بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله هذا كتاب اكرام الضيف لأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي صاحب الإمام أحمد رحمه الله قال أخبرنا سليمان بن داود الهاشمي أخبرنا إبراهيم ابن سعد عن الزهري ابن شهاب أنه, أخبر أنه قال أخبرنا أبو سلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه حدثنا خالد بن خداش خبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء. حدثنا محمد بن مقاتل حدثنا ابن المبارك عن معمر عن الزهري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه حدثنا محمد بن عبد الملك حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا محمد بن الجنيد حدثنا يحيى بن غيلان عن أبي عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله سواء حدثنا مسدد، حدثنا أبو الأحوص عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه حدثنا عبد بيد الله بن عمر حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله سواء قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري حدثنا خلاد بن يحيى عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه حدثنا إسحاق بن إسماعيل وإبراهيم بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ولم يقل عن أبي هريرة حدثنا أبو بكر حدثنا حسين عن زائدة عن ميسرة عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن قرا ضيف أو قرا ضيفه حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال سمعت أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه حدثنا سريج بن النعمان حدثنا أبو معشر عن سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر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 حدثنا علي بن عاصم عن أبي بكر عن عمر عن سعيد بن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء حدثنا محمد بن عثمان وهنا سقط في المخطوط عبد الله بن عمر عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا مسدد عن يحيى عن مالك حدثني سعيد عن أبي شريح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله الله واليوم الآخر فليكرم ضيفه حدثنا عاصم بن علي حدثنا الليث بن سعد عن سعيد عن أبي شريح قال سمعت أذنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه حدثنا ابن نمير حدثنا ابن حدثنا إسحاق عن سعيد عن أبي شريح قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله سواء حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا عبد الحميد بن جعفر حدثنا سعيد سمع أبا شريح يقول سمعت أذنايا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه حدثنا ابن نمير وإسحاق وزهير قالوا حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن سعيد من أبي سعيد عن أبيه عن أبي شريح عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان عن يحيى عن أبي سعيد عن أبي شريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه حدثنا داود بن رشيد حدثنا شعيب بن إسحاق الأوزاعي حدثنا يحيى حدثني أبو سعيد حدثنا أبو شريح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه حدثنا حسين حدثنا عبيد الله عن شيبان عن يحيى حدثني أبو سعيد أن أبا شريح قال عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء حدثنا عبد الله بن عمر حدثنا عن بسر بن عبد الواحد عن أيوب بن عتبة عن يحيى عن أبي سعيد عن أبي شريع عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء حدثنا محمد بن عبد الملك حدثنا علي بن عياش حدثنا عفير عن أبي عون حدثنا يحيى بن أبي كثير أخبرني أبو سعيد عن أبي شريح أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا روح حدثنا زكريا بن أسحاق حدثنا عمرو بن دينار النافع بن جبير عن أبي شريح قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثله سواء حدثنا ابن نمير حدثنا سفيان عن عمر بن دينار سمع نافع ابن جبير عن أبي شريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه حدثنا يحيى حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن الهد عن أبي بكر بن محمد عن عبد الله بن عمرو بن حثمان عن ابن أبي عمرة عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه حدثنا محمد بن سهل حدثنا أبو الأسود عن بن يزيد عن يزيد بن الهاد عن أبي بكر بن محمد حدثه حدثه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن, أب عن ابن أبي عمرو عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا محمد بن عبد الملك حدثنا ابن عبد الحكم حدثنا بكر بن مضر عن يزيد بن الهاد عن أبي بكر بن محمد عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أبي عمرو عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ولم يقل عن ابن أبي عمره حدثنا عبد الله بن عمر حدثنا يحيى بن سليم حدثني محمد بن عبد الله بن عمر بن عثمان قال سمعت أبا بكر محمدا عن أبيه عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا الحكم بن موسى حدثنا ابن أبي الرجال قال سمعت من أبي عن أمه عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه حدثنا هارون بن معروف حدثنا بن وهب عن يحيى عن, يحيى عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثله سواء حدثنا خالد بن خداش حدثنا ابن وهب عن أمرو بن الحارث عن دراج أبي السمع عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه حدثنا يحيى بن معين حدثنا عمرو بن الربيع حدثنا يحيى بن أيوب عن يعقوب بن إبراهيم عن محمد بن ثابت ابن شرحبيل عن عبد الله بن يزيد الحطمي عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثله سواء حدثنا ابن أبي سليمان يعني علي بن أبي داود حدثنا أبو صالح حدثنا الليث عن يحيى بن أيوب عن يعقوب بن ابراهيم عن عبد الرحمن بن جبير عن محمد بن ثابت بن شرحبيل أن عبد الله بن, بن يزيد الحطمي حدثه عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة حدثنا عبد الصمد عن محمد بن ثابت عن أبيه عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثله سواء حدثنا علي حدثنا الربيع بن صبيح عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا عمر بن مرزوق حدثنا شعبة عن قتاده قال سمعت ألقم بن عبد الله المزني عن رجل من قومه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه حدثنا عبد الرحمن بن صالح حدثنا علي بن عابس عن أبي إسحاق عن مجاهد عن أبي بن كعب قال دخلت علي فاطمة فناولتني كتابا فيه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه وليقول خيرا أو ليسكت حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن أبي عمار حدثني عن القمة المزني عن رجل من قومه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه حدثنا عبيد الله بن عائشة حدثنا حماد عن حميد قال حدث ميمون هذا الحديث عن الحسن فقال ميمون إني أحب أن أحدث مثل هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأشباهه حدثنا يونس حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي لحوص عن أبيه أنه قال يا رسول الله مررت برجل فلم يضيفني ولم يقرني أفأجزيه قال بل أقرح حدثنا القراه وإكرام الضيف حدثنا أبو بكر حدثنا عبد الله حدثنا إسرائيل عن أبي سحاق عن أبي الأحوص عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا محمد ولم أكن أسلمت يومئذ أرأيت إن نزلت بفناء رجل ولم يقرني ولم يقرني ولم ير لمجيئي عليه حقا ثم أضافه الدهر فنزل به أفأجزيه بالذي فعل أم أقريه قال بل أقرهي حدثنا أبو الوليد الطيارسي وسليمان بن حرب قالا حدثنا شعب عن أبي سحاق عن أبي الأحوص عن أبيه قال قلت يا رسول الله رجل نزل نزل نزلت به فلم يقرني فلم يقرني ثم نزل بي أقريه أم أكافيه قال بل أقره حدثنا أبو كريب حدثنا أبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي سحاق عن أبي الأحوص عن أبي الأحوص قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن نزلت برجل فلم يقرني ثم نزل بي قال بل أقره حدثنا أبو بكر حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي قال دخل أبي على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه حدثنا أبو كريب حدثنا نصّاب بن مقدام عن إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن السائب قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سائب انظر إلى الأخلاق الجميلة التي كنت تفخر بها في الجاهلية فاصنعها في الإسلام اقر الضيف حدثنا عثمان حدثنا حبيب بن حبيب عن أبي إسحاق عن العزارة بن حريث عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقام الصلاة وآت الزكاة وأقرى الضيفة دخل الجنة حدثنا محمد بن عبد الملك حدثنا عبد الرزاق عن معمر أن أبي إسحاق عن العزارة بن حريث ان ابن عباس أتاه الأحراب فقال من أقام الصلاة وآت الزكاة وحج البيت وأقرى الضيفة دخل الجنة حدثنا أبو بكر، حدثنا يحيى بن أدهم، حدثنا عمار، إحنا بسحاق عن الحيزار بن حريق قال جاء رجل إلى ابن عباس فقال إن قوم من الأعراب نقيم الصلاة ونؤتي الزكاة ونحج البيت ونصوم رمضان وإن المهاجرين يزعمون أن لسنا على شيء فقال كذبوا من أقام الصلاة وآت الزكاة وحج البيت وصام رمضان وأقر الضيف وقر الضيفة دخل الجنة كذبوا يعني أخطأوا. حدثنا محمد بن عباد، حدثنا محمد بن سليمان بن مسمول، قال سمعت القاسم من محمد البهزي، قال سمعت أبي يقول قلت يا رسول الله أوصني، قال أقر الضيف حدثنا الحسن بن عبد العزيز، حدثنا يحي بن حسان عن ابن اللهيعة، عن يزيد، عن أبي الخير، عن عقبة، بن عامر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا خير في من لا يضيف حدثنا محمد بن الصباح حدثنا من المبارك عن إبراهيم بن نشيط عن رجل عن عبد الله بن حارث بن جوز، قال دخل عليه رجلان فألقى لهما وسادة وكان متكئا عليها قال إنا لا نريد هذا إنما جئنا نسمع شيئا ننتفع به فقال من لم يكرم الضيف فليس من محمد ولا إبراهيم عليهما السلام حدثنا عاصم بن علي حدثنا ابن أبي ذئب حدثني الحارث بن عبد الرحمن قال بينما أنا مع أبي سلمة إذ رجل من بني غفار بن, بن عبد الله بن طهفة فقال أبو سلمة حدثنا حديثك عن أبيك فقال حدثني عبد الله بن طهفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اجتمع الضيفان قال لينقلب كل رجل بضيفه حتى إذا كان في ليلة اجتمع في المسجد ضيفان كثير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي كل رجل مع جليسه قال فكنت أنا ممن انقلب مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما دخل فقال يا عائشة هل من شيء قالت نعم حويثة كنت أعددتها لإفطارك الحيص طعام يطبخ فيه تمر ولبن والسمن وشيء من هذه قال, قال فأتني بها فأتت بها في قعبة قعباء مثل الإناء الطبق يوضع فيه الأكل فأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ثم قدمها إلينا ثم قال بسم الله كلوا أكلنا منها حتى والله ما ننظر إليها ثم قال عندك شراب قالت لبينة أعددتها لإفطارك يعني تصغير لبن قال هل ميها يعني هاتيها بسرعة من هلمة فجاءت بها فشرب النبي صلى الله عليه وسلم منها شيئا ثم قال بسم الله شربوا فشربنا حتى والله ما ننظر إليها ثم خرجنا إلى الصلاة وكان ينقض أهله إذا خرج فقال الصلاة الصلاة فرآني منكبا على وجهي فقال من هذا قلت أنا عبد الله قال إنها ضجعة يكرهها الله عز وجل حدثنا عبيد الله بن عمر حدثنا خالد بن حارث حدثنا إشام الدستواء عن يحيى عن أبي سلمة عن يعيش بن طحفة أنه قال كان أبي من أهل الصفه، قال فأمر به من النبي صلى الله عليه وسلم فجعل الرجل يذهب بالرجل والرجل يذهب بالرجلين حتى بقيت خامس خمسة فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا فانطلقنا إلى منزل عائشة فقال يا عائشة طعمينا فجاءت بيدا ثم فأكلنا ثم جاءت بحيسة مثل القطات فأكلنا القطات نوع من الطيور يعني صغير. الصغير يعني ثم قال يا عائشة أسقينا فجاءت بعس فشربنا العس هي شيء يوضع فيه اللبن مر معنا في اللفظ السابق ثم قال يا عائشة أسقينا فجاءت بقدح صغير من لبن فشربنا ثم قال إن شئتم بدتم وإن شئتم انطلقتم إلى المسجد فقلنا لا بل ننطلق إلى المسجد. فبين أنا نائم في المسجد على بطني إذ برجل يحركني برجله أو يحركني برجله، فقال هذه ضجعة يبغضها الله. فنظرت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبندار، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا عيشان عن يحيى عن أبي سلمة عن يحيى بن طه فقال كان أبي من أصحاب الصفة. فآمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله حدثنا إبراهيم بن عبد الله حدثنا ابن علي حدثنا هشام عن يحيى حدثنا أبو سلمة عن يعيش بن طحفة بن قيس قال كان أبي من أصحاب الصفة فذكر مثله حدثنا هارون حدثنا عبد الصمد حدثنا هشام عن يحيى حدثنا أبو سلمة عن يعيش بن طحفة بن قيس قال كان أبي من أصحاب الصفة فذكر نحوه حدثنا أبو بكر عن الحسن بن موسى عن سيار عن يحيى عن نبي سلم عن يعيش بن طحف بن قيس حدثه عن أبيه وكان من أصحاب الصفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان اذهب بهذا معك يا فلان اذهب بهذا معك فبقيت رابعة ربعة فقال انطالقوا فانطلقنا حتى أتينا بيت عائشة قال أطعمين المؤمنين يقول إياك وذبح كثرة الحل الحلابة قلت من أنت رحمك الله قال عمر أمير المؤمنين قال حدثنا الحسن بن الصباح حدثنا يعقوب بن اسحاق الحضرمي حدثنا سلام بن سليمان حدثنا عمرو بن محبذ قال قال معاويه آفة العلم النسيان وآفة العبادة الرياء وآفة النجابة الكبر وآفة اللب العجب وآفة الاصلاح الشح وآفة السماحة التبذير وآفة الحقد الفحش وآفة الحياء الذل وآفة الحب الضعف وآفة الظرف الاكثار قال حدثنا محمد بن الحارث عن شيخ قريش قال كان يقال الإفلاس سوء التدبير وكان يقال تقدير المعاش من الكمال والحفظ للمال في غير بخل من لظيف نعم الله قال حدثنا عبيد الله بن جرير العتكي حدثني محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني قرد بن خاري حدثني سهل بن علي النميري قال حدث عبيد الله بن عمر قال سيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجلس إلى جنبه ويقسم قسما بين المهاجرين والأنصار فقلت يا أمير المؤمنين يتيم فمر لي ببعض ما تقسم فأعرض عني ثم إني طعنت في جنبه فقلت يا أمير المؤمنين يتيم فمر لي ببعض ما تقسم قال ثم كانت الثالثة فطعنت في جنبه فقال ها فقلت يا أمير المؤمنين يتيم فمر لي ببعض ما تقسم فقال يا يرفع عد, عد له set 100 فأعطاني 600 درهم فنظرت فيها فعدتها فإذا 600 فجئت وجلست إلى جنبه حيث كنت فطعنت في جنبه قلت يا أمير المؤمنين أمرت لي بسبعمائة وأنه والله لم يزدني على ستمائة قال كذبت كذبت فقلت والله ما كذبتك قال يا أرفأ كم أعطيت هذا قال يا أمير المؤمنين أعطيت ستمائة قال اذهب وجده مئة واكسيه بردين قال فزادني مئة وزادني بردين قال فاتزرت بأحدهما وارتديت بالآخر وجعلت المال في ردائي قال واخذت بردي ولففت أحدهما بالآخر ثم رميت بهما إلى السماء ثم انطلقت أسعى فقال علي بالغلام قال وسعيد وسعوا خلفي يا غلام خذه قلت أدركت أمير المؤمنين نفس فيما أعطاني قال أدركني والله فجئته فوجدت البردين بين يدي عمر فقال دونك برديك فهذان لعملك ولسوقك وتخرجك وهذان تلبسهما في أهلك ولكتابك فإنه لا جديد لما لا خلق له باب الرفق في المعيشة وحسن التدبير قال حدثنا يوسف بن موسى حدثنا عبد الرحمن بن مغرى عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طبخت فأكثروا ماءها واغرفوا لجيرانكم قال حدثنا القاسم بن ابن هاشم حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا محمد بن عطاء الأزدي حدثني أبي حدثنا عن قمطة عبد الله المزنى عن الابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشترى أحدكم لحما فليكثر مرقته فإن لم يصف لحما أصاب مرقة قال حدثنا حاق بن اسماعيل حدثنا أبو معوي عن الأعمش عن بعض أصحابه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشترى لحما قال أكثير المرقة قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرعى قال حدثنا محمد معتمر بن سليمان عن منصور عن سار بن أبي الجعد أن رجل صعد إلى أبي الدرداء وهو يلقط حنظلة فقال من فقهك رفقك بمعيشتك قال المحقق كذا حنظل والصواب حباً كما في مصنف ابن أبي شيبة أو حنظة. قال حدثني يعقوب بن عبيد حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا جرير بن محازم عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير قال أكلنا مع مع ابن عمر تمرد فجعلنا نلقي النواه فقال لا تلق لا تلقوا النواه لا تلق نواه فجمع ملأ ملأ فقال يا غلام انطلق فشتري لنا بهذا زجرة فقال أبو بكر يقول لوبيا قال حدثنا أغنى المعروف حدثنا ضمرة بن ربيع عن قليد عن الحسن قال إن المؤمن أخذ عن الله أدبا حس إن المؤمن أخذ عن الله أدبا حسنا إذا وسي عليه وسع وإذا فإذا أقتر عليه قتر قال حدثني أبي عن, عن أبي قال كان يقال حسن النقد يطرح نصف النفقة والإصلاح أحد الكاسبين وأحد الكاسبين قال أخضران لعباس بن هشام عن أبي عن وليد الميوح بالحادي قال الحجاج لرجل من العرب أي عشيرتك أفضل قال أتقاهم لله بالرغبة في الآخرة والزهد في الدنيا قال فأيهم أسود قال أوزنهم حلما حين يستجهل وأغناهم حين يسأل قال فأيهم أدهى قال من كتم سره مخافة أن يشار إليه يوما قال فأيهم أكيس قال من يصلح ماله ويقتصد في معيشته قال فأيهم أرفق قال من يعطي باشتر وجهه أصدقاءه ويتعاهد حقوق إخوان في إجابة دعوتهم وإعادة مرضاهم والتسليم عليهم والمشي مع جنائزهم ونصح لهم بالغيب قال فأيهم أفطن قال من علم ما يوافق الرجال من الحديث حين يجالسهم قال فأيهم أصلب قال من اشتدت عارضته في اليقين وحزم, وحزم في التوكل ومن عجاره من الضيم قال حدثنا عصمت بن الفضل حدثنا محمد بن يحيى بن زكريا عن يونس بن أبي اسحاق عن العزار بن حريث قال إني وجدت الرفق أحد الكاسبين من لا يداري عيش عيشته يضنك إن من جدك موضع حقك أيمرن لتقوى وأنت أيمرن لتقوى وأنت المعلمين يقال أنت الدنيا هذا النص يعني غير مفهوم يعني لعل فيه سقط أو تحريف قال حدثنا الولد بن شجاع حدثنا المبارك بن السعيد عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال جاء ناس من أصحابه فاستأذنوا عليه فأتاهم بخبز وخل فقال لهم كلوا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعم الإدام الخل قال حدثنا أبي حدثنا هشيم حدثنا أبو بشر عن طالحة بن نافعن عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل قال حدثنا محمد بن حسين اخبرنا من الدريس عن أبي عن مهبي بن منبه قال التعدد نصف الكسب والتودد نصف العقل وحسن طلب الحاجة نصف العلم قال حدثنا داود بن سليمان مولى بن هاشم حدثنا يوسف بن الغرق عن شيخ الله قال قال الحسن حسن السؤال نصف العلم والرفق نصف العيش وما على مرء في اقتصاد قال حدثني أبي عن شيخ قريش قال كان عروة بن زبير يقول إني لأشتري العقدات من فضل ما بين الثوب والثوب قال حدثنا مهدي بن حفص حدثنا عبد الله بن مبارك عن ابن لهي عن يزيد نبي حبيب قال من يستحي من الحلال قفت مؤنته وقل كبرياءه قال حدثنا أبو يعقوب الباهلي حدثنا عبد الرزاق أخضرنا عمر بن حوشبن الصنعاني قال سمعت عطاء بن أبي رباح يقول أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأغنياء أن يتخذوا الضأن وأمر الفقراء أن يتخذوا الدجاج قال حدثني القاسم بن هاشم قال حدثنا داود بن محبر حدثنا عن باسد بن عبد الرحمن القرشي حدثنا الصفهادي بن عبد الله عن قتاده عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاة بركة قال حدثنا علي بن جاعد اخبرنا قيس بن ربيع عن اسماعيل بن سلمان عن أبي عمر البزار عن محمد بن حنفي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشاة بركة والشاتان بركتان والثلاث شياه ثلاث بركات قال حدثنا عزبا بن الفاضل حدثنا الحرامي بن عمر حدثنا زربي حدثنا محمد بن, سرين بن عمر قال قال رسول الله عزاء الله أليس أشات من دواب الجنة قال حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي الصفار سنة 23 ومائتين حدثنا عبد الرحمن بن عيشة حدثنا الصبيح شيخ لنا قديم قال قدم علي عبد الله بن عمر فقال سمعت رسول الله الله عليه وسلم يقول عليكم بالغنم فإنها من دواب الجنة فصلوا في مراحيها وامسحوا رغامها قال حدثنا حسان بن, بن علي العجلي حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا مرزوق أبو حسان عن مطر الوراق قال من كان في بيته شاة لبن تباعد الفقر منه أربعين فرسخة قال حدثني أبي وعلي بن الجعد وداود بن عمرو قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي عباد قال المحقق كذا في الأصل أبي عباد وصاب بن عباد عن أبي عمر الشيباني هنا النساء وهو خطأ قال أبصر عبد الله مع رجل دراهم فقال ما هذه الدراهم قال ثلاثون درهما أشتري فرقا من سمن لرمضان فقال عبد الله ادفعها إلى أهلك ومرها أن تشتري كل يوم اللحما بدرهم فهو خير لك قال حدثنا القاسم بن وهاشم حدثنا يحيى بن صالح الوحاضي حدثنا سليمان بن عطاء عن مسلمة عبد الله الجهني عن أبي مشقعة مشجعة عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد إدام أهل الدنيا وأهل الجنة اللحم قال حدثنا حسين بن عمرو القرشي حدثنا أبو أسامة حدثنا عقبة بن حميد قال كان عريب بن قال قال, قال عريب بن أبي طالب رضي الله عنه أكل اللحم يطيب النفس ويحسن الوجه ويحسن الوجه وبيه حدثنا إبراهيم بن هراس أخبرنا عبد الله الله بن عبد الرحمن عن عن بن زيد عن سعد بن سعيد قال إن القلب لا يفرح باللح قال حدثنا أبوكتر التميمي حدثنا يحيى بن حسان حدثنا يحيى بن حمزة أخبرني برد عن نافعنا عن ابن عمر أنه كان إذا صام أو سافر كان أكثر طعامه اللحم قال حدثنا مجاهد بن موسى حدثنا معا حدثنا عيسى بن مطلب قال سمعت زهريه يقول اللحم يزيد قوة سعي قال حدثنا المثنى بن معاذ العنبري حدثنا بشر بن المفضل عن عقبه قال دخلت على الحسن وهو يأكل خبزا ولحما قال هلما إلى طعام الأحرار قال حدثنا عون بن إبراهيم أبو عمير بن النحاس عن ضمرة بن ربيعة عن حفص بن عامر قال كان يقال من أكل اللحم أربعين يوما قسى قلبه ومن تركه أربعين يوما ساء خلقه قال حدثنا سريج بن يونس حدثنا محمد بن ربيعة الكيلاب عن إسماعيل بن رافع عن القعقاع بن حكيم قال قالت عائشة لا تديم اللحم فإنه لا ضراوة كضراوة اللحم قال حدثنا إسماعيل بن أسعد حدثنا محمد بن مقدير عن ابن منهل عن جرير الحازم قال ما دخلت على الحسن قط إلا رأيت قدره تفور لحمه قال حدثنا الحارث عن شيخ من قريش قال كان يقال حسن التدبير مفتاح الرشد وباب السلامة الاقتصاد وكان يقال الاقتصاد في كل حسن حتى في المشي والقعود وكان يقال الفقير أفضل من الغني مسرف وما كثر مال رجل قط إلا أحدث كبرا ما قل إلا زال عنه ما هو فيه وكان يقال حسن التدبير مع الكفاف خير من الكثير مع إصراف وكان يقال ما أقبح الخضو عند الحاجة وما أقبح الجفاء عند الغنى وكان يقال حسن اليأس خير من الطلب إلى الناس وكان يقال إذا كنت جازعا على ما تفلت في يديك فاجزع على ما لم يصل إليك قال حدثنا أبو الملهال المهلبي حدثنا أبو غسان اليشكري عن أبي عمر المديني قال, قال أبو الأسود الدؤلي لابنه يا بني إذا وسع الله عليك فوسع وإذا قتر عليك فقتر ولا تجاود ولا تجاود الله فانه اكرم وأقدر واجود قال حدثني احمد بن عبد الاله الشيباني حدثني الشيخ قيس ان عبد العزيز المروان كتب الى ابنه عمر بن عبد العزيز اعلم يا بني انه لا دينا لمن, دين لمن, دين لمن لا دفتر له ولا مال لمن لا دفتر له ولا مال لا تدبير له ولا مروءه لمن لا اخوان له قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس قالت قال قالت امرأة عبد الله بن مسعود أكسني جلبابة قال كفاف كفاك الجلباب الذي جلببك, جلببك الله بيتك قال باب الاحتراف قال حدثنا محمد بن بكار حدثنا زافر بن سليمان عن عن مجهدن عن ابن عباسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب الحلال جهاد وإن الله يحب العبد المحترف قال حدثنا إسماعيل بن أسد حدثنا المعلق بن منصور أخبرنا ابن نهيعة حدثنا الدراج عن ابن حجيرة عن أبي ثريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله قال هم الذين يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله عز وجل قال حدثنا عمرو, قال حدثنا عمرو بن عثمان عن فهر بن زياد. عن الربيع بن صبيح عن يزيد الرقاش عن انس بن مالك قال ذكر شاب عند النبي صلى الله عليه وسلم, وسلم زاهد وارعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان كانت له حرفة قال حدثنا خالد بن, خالد بن مرداس حدثنا اوه عقيل عن القاسم بن عبيد الله عن ابي عن جدها عبد الله بن عمر ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ما خلق الله ميتة أموتها بعد القتل في سبيل الله عز وجل أحب إلي من أن أموت بين شعبتي رحل أضرب في الأرض أبتغي من فضل الله عز وجل قال حدثنا عبد الرحمن بن صالحن حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن مالك بن مغة عن الحسن قال قال يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله قال كسب الحلال وأنت تموت ولسانك رطب من ذكر الله قال حدثنا عمار بن نصر حدثنا بقية بن الوليد عن سويد بن سعيد عن أبي عبد الله البصر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بات وانيا يقول تعب هكذا قال ابن أبي الدنيا من طلب الحلال بات الله عنه راض قال حدثنا سويد بن سعيد حدثنا مسلم الفضل البصري عن أبي عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بات وانيا من طلب الحلال بات والله عنه راض قال حدثني عبد الرحمن بن صالح حدثنا أبو سامع عن يزيد بن إبراهيم قال كان محمد بن إذا أتاه رجل من العرب قال له ما لك لا تتجر كان أبو بكر تاجر قريش قال حدثنا علي بن جعاد أخبرنا الشعوب عن الحكم عن مجاهدين في قوله أنفقوا من طيبات ما كسبتم قال التجارة قال حدثنا محمد بن الصباح حدثنا أبو عن داود نبي هند عن نعيم عبد الرحمن قال قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة عشر الرزق في التجارة قال حدثنا عبد الرحمن الصاريح حدثنا عمر بن هاشم من أبو مالك الجانيبي عن جوابر عن الضحاك عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرزق عشرون بابا فتسعة عشر فتسعة عشر بابا للتاجر وباب للصانع بيده قال حدثنا إسماعيل بن أسد، حدثنا كثير بن هشام عن كلثوم بن جوشن عن ايوب عن نافع عن, عن ابن عمر عن نبي صلى الله عليه وسلم قال التاجر الصدوق الأمين المسلم مع الشهداء يوم القيامة قال حدثنا حسين بن علي بن يزيد حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا عبيده حدثنا عبيدة عن أبي حمزة عن الحسن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب المحترف قال حدثنا أبو بلال الاشعري حدثنا عبد الرحمن المدحجي عن جريد بن عن الحسن قال بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذات يوم يمشي مع أصحابه إذا صبية في السوق يطرحها لوجهها من ضعفها فقال عمر من يعرف هذه فقال له عبد الله بن عمر أوما ما تعرفها هذه إحدى بناتك قال أي بناتي قال ابنة عبد الله بن عمر قال فما بلغ بها ما أرى من الضيعة قال إمساكك ما عندك قال إمساكي ما عندي عنها يمنعك أن تطلب لبناتك ما يطلب الأقوام والله ما لك عندي إلا سهمك مع المسلمين وشبعك شبعك أو عجز عجزك شيء وبينكم كتاب الله عز وجل قال حدثنا أبو خيثام واسحق بن إسماعيل قال حدثنا الجرير عن بن نعروة عن أبي عاصر بن عمر قال بعث إلي عمر عند الهجير أو عند صلاة الصبح فأتيته فوجدته جالسا في المسجد بحمد الله أثنى عليه ثم قال أما بعث فإني لم أكن أرى شيئا من هذا المال يحل لي قبل أن نأتيه إلا بحقه ثم كان, لي كان, لي كان أجرة لي منه حين وليته فعاد أمانتي وإن كنت أنفقت عليك من مال الله شهرا فلست بزائدك عليه وإن, وإن أعطيك تمر العام بالع بالعالية فبيعه لخدمتك ثم أتي رجلا من قومك وكن إلى جنبه فإذا ابتع شيئا فاستشركه وأنفقه عليك وعلى أهلك قال فذهبت وفعلت قال حدثنا علي بن جاد أخبرنا المسعودي عن خوات قال المحقق كذا الأصل والصواب جواب عن جواب التيمي قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا معشر القراء ارفعوا رؤوسكم فقد وضح الطريق فاشتغلوا الحراث ولا تكونوا عيالا على المسلمين قال حدثنا أبو بكر محمد بن رزق الله قال حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي حدثنا أرون الأعور المقرع عن الزبير بن الخريت عن محمد بن سيرين عن أبيه قال شهدت مع عمر الخطابي عند المغرب فأبى علي ومعي رزيمة لي فقال ما هذا الذي معك قال قلت رزيمة لي أقوم في هذا السوق فاشتري وأبيع قال فقال يا معشر قريش لا يغلبنكم هذا أبي بن هوازن القشير القشيري أنيسى أبو وريق سمعت محمد بن الحسين السلمي يقول سمعت ألا ذكر النرازي يقول سمعت الخواص يقول ليس العلم بكثرة الروايه وإنما العالم من اتبع العلم واستعمله واقتدى بالسنن وإن كان قليل العلم أخبرنا أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري ليسابيغ أن سمعت محمد بن حسين السلمي يقول سمعت أبو بكر يقول سمعت الخواص يقول ليس العلم بكثرة الرواية وإنما العالم من اتبع العلم واستعمله واقتدى بالسنة وإن كان قليل العلم. قال أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن علي بن عطية المكي قالت حدثنا يوسف يوسف بن عمر بن مسرور أبو الفتح النقواص قال حدثنا أحمد بن علقى. قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال حدثني عباس بن أحمد في قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم الآية قال الذين يعملون بما يعلمون نهديهم إلى ما لا يعلمون قال أخبرني أبو الحسين أحمد بن علي بن الحسين الثوري قال حدثنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين النيسابوري قال سمعت أبا بكر الرازي يقول قال يوسف بن الحسين في الدنيا طغيان العلم وطغيان المال والذي ينجيك من طغيان العلم العبادة والذي ينجيك من طغيان المال الزهد فيه وقال يوسف بالأدب تفهم العلم وبالعلم يصح لك العمل وبالعمل تنال الحكمة وبالحكمة تفهم الزهد وتوفق له وبالزهد تترك الدنيا وبترك الدنيا ترغب في الآخرة وبالرغبة في الآخرة تناد رضا الله عز وجل قال أخبرني محمد بن الحسين بن محمد المنتوثي قال ذكر جعفر بن محمد بن الصير الخالدي أن أبا العباس الحلواني أخبره قال سمعت أبا القاسم الجنيد يقول ما متى أردت أن تشرف بالعلم وتنسب إليه وتكون من أهله قبل أن تعطي العلم ماله عليك احتجب عنك نوره وبقي عليك رسمه وظهوره وذلك العلم عليك لا لك وذلك أن العلم يشير إلى استعماله فإذا لم تستعمل العلم في مراتبه رحلت بركاته قال أخبرنا أبو الحسين أحمد بن الحسين بن أحمد الواعد قال سمعت أبو عبد الله روزباري يقول من خرج إلى العلم يريد العلم لم ينفعه العلم ومن خرج إلى العلم يريد العمل بالعلم نفعه قليل العلم قال وسمعت أبو عبد الله روزباري يقول العلم موقف على العمل والعمل موقف على الإخلاص والإخلاص لله يورث الفهم عن الله عز وجل قال أخبرنا الحسن ابن أبي بكر ابن شاذان قال أنبأنا أبو الحسن علي بن محمد بن الزبيد الكوفي قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا زيد بن الحباب عن حفص بن سليمان كذا في كتاب عن ابن شاذان ولعله جعفر بن سليمان قال سمعت مالك ابن دينار يقول إن العبد إذا طلب العلم للعمل كسره علمه وإذا طلبه لغير ذلك ازداد به فجورا أو فخرا قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن محمد محمد بن عبد الواحد بن محمد بن جعفر قال حدثنا عبد العزيز بن جعفر الخراقي قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا عبيد الله بن أعيان قال حدثنا إسحاق, إسحاق بن أبي إسرائيل قال حدثنا جعفر بن سليمان قال سمعت مالك بن دينار يقول من تعلم العلم للعمل كثره علمه ومن طلبه لغير العمل ازداده فخرا قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أنباءنا جعفر بن محمد النصريب الخلدي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي قال حدثنا سعيد بن عمرو قال حدثنا جعفر بن سليمان قال, قال مالك بن دينار إذا طلب العبد العلم ليعمل به كسره وإذا طلبه لغير العمل زاده فخرا قال أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله السراح بن إيسabور قال أنباءنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس الطائفي قال حدثنا عثمان بن سعين الدارمي قال حدثنا زكريا بن نافع الفلسطيني قال حدثنا عباد بن عباد هو الخواس الرملي عن ابن شوزب عن مطر قال خير العلم ما نفع وإنما ينفع الله بالعلم من علمه ثم عمل به ولا ينفع به من علمه ثم تركه <تصفيق> قال اخبرنا ابو محمد الحسن بن علي بن محمد الجوهري قال حدثنا ابو عمر محمد بن عباس بن الخزاز قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال أنباءنا ابن المبارك قال أخبرنا حريز بن عثمان عن حبيب بن عبيد الرحبي قال تعلموا العلم وعقلوه فانتفعوا به ولا تعلموه لتجملوا به لأنه يشيك وينطال بكم العمر أن يتجمل بالعلم كما يتجمل الرجل بثوبه قال أخبرنا عبد الكريم بن هوازن. قال سمعت محمد بن حسين السلمي يقول سمعت أبا نصر الأصفهاني يقول سمعت محمد بن عيسى يقول قال أبو سعيد الخراز العلم ما استعملك وليقين ما حملك قال أخبرنا محمد بن عبد الله الحنائي قال حدثنا جعفر بن محمد ابن نصير الخلدي قال حدثنا أحمد بن محمد بن مسروق. قال حدثنا محمد بن حسين قال حدثنا سعيد بن عامر. قال حدثنا صالح بن رستم قال, قال لي أبو قلابة إذا حدثك أحدث الله لك علما فأحدث له عباده ولا يكن إنما همك أن تحدث به الناس قال أخبرنا محمد بن حسين بن الفضل القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستوية قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثني أبو بشر يعني بكر بن خلف قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا صالح بن رستم قال قال أبو قلاب لأيوب يا أيوب إذا أحدث الله لك علما فأحدث لله عباده ولا تكونن إنما همك أن تحدث به الناس قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد العزيز بن جعفر البرزعي قال أنباءنا أحمد بن محمد بن عمران قال حدثنا أحمد بن القاسم بن نصر قال حدثنا محمد بن سليمان بن حبيب اللوين قال حدثني أبو محمد الأطرابلسي عن أبي معمر عن الحسن قال همة العلماء الرعاية وهمة السفهاء الرواية قال أخبرنا أبو الفرج عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث بن سليمان بن الأسد بن سفيان بن Yazid بن ابن عبد الله التميمي من حفظه قال سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت علي بن أبي طالب يقول هتف العلم بالعمل فإن أجابه إلا يرتحل عدد الآباء تسعة قال أخبرنا القاضي أبو القاسم علي بن المحسن بن علي بن محمد بن أبي الفهم التنوخي قال وجدت في كتاب جدي حدثني أحمد بن أبي العلاء المكي قال حدثني إسحاق بن محمد بن أبان النخعي قال حدثني النوفلي عن الحالث بن عبيد عبيد الله قال سمعت ابن أبي زئ يحدث عن ابن المكدير قال العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل قال أخبرنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن حسن بن حسنون النرسي قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن الحسين الدقاق. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز. قال حدثنا محمد بن زياد بن فروت البلدي وأبو شهاب عن طلحة هو ابن هو ابن زيد عن صف صفوان بن عمرو عن راشد بن سعد قال قال أبو الدرداء رضي الله عنه ما علم الله عبدا علما إلا كلفه الله يوم القيامة ضماره من العمل. قال أخبرني أبو الفرج الحسين بن علي بن عبيد الله الطناجيري قال حدثنا أحمد بن علي بن هشام التيملي بالكوفة قال حدثنا عبد الله بن زيدان قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن المحرزي قال, قال أيوب بن يحيى قال, قال فضيل بن عياض لا يزال العالم جاهلا بما علم حتى يعمل به فإذا عمل به كان عالما قال أخبرنا أبو الحسن علي بن القاسم من الحسن الشاهد بالبصرة قال حدثنا أبو الحسن علي بن إسحاق المادرائي قال حدثنا مفضل بن محمد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الطبري قال قال الفضيل إنما يراد من العلم العمل والعلم دليل العمل وقال الفضيل على الناس أن يتعلموا فإذا علموا فعليهم العمل قال أخبرنا أبو الفتح محمد بن أحمد بن أبي الفوارس قال أبو علي بن عبد الله بن المغيرة قال حدثنا أحمد بن سعيد بن سعيد قال حدثنا أحمد بن سعيد قال قال عبد الله بن المعتز علم بلا عمل كشجرة بلا ثمرة وقال أيضا علم المنافق في قوله وعلم المؤمن في عمله قال أنشدنا محمد بن أبي علي الأصبهاني لبعضهم اعمل بعلمك تغنم أيها الرجل لا ينفع العلم إن لم يحسن العمل والعلم زين وتقوى الله زينته والمتقون لهم في علمهم شغل وحجة الله يا ذا العلم بالغة للمكر ينفع فيها لا ولا الحيل تعلم العلم واعمل ما استطعت به لا يلهينك عنه الله والجدل وعلم الناس واقصد نفعهم أبدا إياك إياك أن يعتادك الملل وعظ أخاك برفق عند زلته فالعلم يعطف من يعتاده الزلل وإن تكن, بينك وإن تكن بين قوم لا خلاق لهم فأمر عليهم بمعروف إذا جهلوا فإن عصوك فراجعهم بلا ضجر واصبر وصابر ولا يحزن كما فعلوا فكل شات برجليها معلقة عليك نفسك إن جاروا وإن عدلوا قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن البيض الله بن محمد الحنائي قال أنبأنا عبد الله بن أحمد بن الصديق المروزي قال حدثنا أبو لبابة محمد بن المهدي قال حدثنا أحمد بن عبد الله ابن حكيم وأخبرني أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر الن Yazdi بأصبحان قال حدثنا أبو بكر عبد الله ابن محمد بن عطاء القباب قال حدثنا أبو طالب عبد الله بن أحمد بن سواد البغدادي إملاء قال حدثنا أحسن بن الفرعة قال حدثنا الفضيل بن عياض ها وأخبارنا الحسن بن أبي بكر قال أنبأنا أبو محمد دعلج ابن أحمد ابن دعلج المعدل قال أنبأنا محمد بن علي بن زيد الصائق قال حدثنا سعيد بن قال حدثنا فضيل بن عياض عن يحيى بن عبيد الله عن أبيه عن أبيه هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الأمة وفي حديث اليسدي أيها الأمة إني لا أخاف عليكم فيما لا تعلمون ولكن انظروا كيف تعملون فيما تعلمون قال أخبرني أبو العلي الحسن بن الحسين ابن الحسين ابن العباس النعالي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن ابن إبراهيم المروزي قال حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد عبد الله بن محمود قال حدثنا يحيى بن أكثم قال حدثنا عبد الأعلى ابن مشهر الغساني قال سمعت خالد بن يزيد بن أصبح يقول سمعت يونس بن ميسره بن حلبس الجيلاني يقول تقول الحكمة تبتغيني بن آدم وأن تواجدني في حرفين تعمل بخير ما تعلم وتذر شر ما تعلم أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أنبئنا أبو السهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان قال حدثنا عبد الكريم بن الهيثم قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا حريز عن, أب... عن, ابن, عو... عن ابن أبي عوف عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال إن العبد يوم القيامة لمسؤول ما عملت بما علمت قال أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار قال أنبئنا إسماعيل بن محمد الصفار قال أنبئنا محمد بن عبد الملك الدقيقي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا ورقاء عن يحيى بن عبيد عبيد الله عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لست أخاف عليكم فيما لا تعلمون ولكن انظروا كيف تعملون فيما تعلمون قال أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار قال أخبرنا أبو علي إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الصفار قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور الحارثي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن أبي الدرداء قال إنما أخاف أن يكون أول ما يسألني عنه ربي أن يقول قد علمت فما عملت فيما علمت قال أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أنبأنا دعلج ابن أحمد قال أنبأنا محمد بن علي بن زيد قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا الحارث بن عبيد الله قال حدثنا مالك بن دينار قال قال أبو الدرداء رضي الله عنه إن أخاف ما أخاف على نفسي أن يقال لي يا عويمر هل علمت فأقول نعم فيقال لي فماذا عملت فيما علمت قال أخبرنا أبو سعيد الحسن بن محمد بن عبد الله بن حسنوي الأصبهاني قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن إبراهيم التميمي قال حدثنا عمران بن عبد الرحيم قال حدثنا الحسين بن حفص قال سمعت سفيانا يقول قال أبو الدرداء رضي الله عنه إني لست أخشى أن يقال لي يا عويمر ماذا علمت ولكن أخشى أن يقال يا عويمر ماذا عملت فيما علمت قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق والحسن بن أبي بكر قال أنبأنا أبو بكر أحمد بن سليمان بن أيوب العباداني قال أنبأنا محمد بن عبد الملك للدقيقية قال الدقيقي قال حدثنا عبيد الله, عبيد الله بن موسى قال حدثنا أبو بشر الحلبي عن الحسن قال ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال ومن قال حسنا وعمل غير صالح رده الله على قوله ومن قال حسنا وعمل صالح رفعه العمل وذلك بأن الله تعالى يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه قال أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن أحمد بن إبراهيم القزويني قال أنبأنا علي بن إبراهيم بن, س... بن, إبراهيم بن سلم القطان قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا أبو عمر الحوضي قال حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه قال عمله قال أخبرنا محمد بن أحمد بن, ر... بن رزق قال أخبرنا أحمد بن سليمان العباداني قال حدثني جعفر بن محمد بن حرب العباداني بعبادان قال سمعت بشر بن الحارس يقول إنما فضل العلم العمل به ثم العمل به ثم يرتقى به قال أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله بن الحسين الخفاف قال حدثنا أبو طالب محمد بن أحمد بن إسحاق بن البهلول القاضي قال حدثنا محمد بن الحسين بن محمدوها الحربي قال سمعت يعقوب بن شوال يقول سمعت بشرة بن الحارث يقول العلم حسن لمن عمل به ومن لم يعمل ما أضره وقال هذه حجة أو قال هذه حجة يعني على من علم قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رزقوية قال أخبرنا جعفر بن محمد بن نصير الخلدي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الحضرمي قال حدثنا عباس بن العنبري قال حدثني عبد الصمد قال سمعت سعيد بن عطار وكان بكى حتى برح قال, قال عيسى بن مريم إلى متى تصفون الطريقة إلى الدالجين وأنتم مقيمون مع المتحيرين إنما يبتغى من العلم القليل ومن العمل الكثير قال حدثني العلاء بن حزم الأندلسي. قال أخبرني أخبرنا محمد بن الحسين بن بقائن المصري. قال أخبرنا جدي عبد الغني بن سعيد الأزدي. قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد. قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن عبد السلام. قال سمعت عبد الله بن أحمد بن شباية المروزي يحكي عن أبيه. قال سمعت حفص بن حميد بن حميد يقول دخلت على داوود الطائي أسأله عن مسألة وكان كريما فقال. أرأيت المحارب إذا أراد أن يلقى الح... المحارب إذا أراد أن يلقى الحرب، أليس يجمع ألهه فإذا أفنى؟ هذا وهو سيصدقني ولا شكف، إنه يثق بكلامي كل ثقة. وسيترتب على ذلك. اخرج من العمل وفقدانك لهذه المنزلة التي استمرت بها عنده. وخير لك أن تتفق معي وتنفذ ما مع أريده. فقد وقال له افعل ما تشاء. وسيكون جزاؤك الخزي إن شاء الله. ونفد رجل واعده وجاء من يحقق في الأمر. فاكتسحت أدوات الحقيض رمأت البطل وأخبره الأخ حسن بالأمر ولم يشك الرجل أبدا في صدقه وترد هذا الصديق الخائن وقطع سلسلته به وزاد في راتبه الأخ جزاء أمانته وهدد الأخ عبد العزيز علام النبي الهندي الذي يعمل ترزييا في المعسكر الإنجليزي تدعوه زوجته أحد كبار الضباط لبعض الأعمال الخارجية بمهنته لتنفرد به في المنزل وتغريه بكل أنواع المغريات فيعذوها وينصح لها ثم يخاف فيها ويزجرها بعكس القضية تردا وبتصوب المسدس إلى صدره مأترة نخة وهو مع ذلك لا ليتزاسح عن موقفه قائلا إني أخاف الله رب العالمين وكم كان جميل في ومضحكا في وقت واحد أن توحمها في إسراء أنها قد أررت قتله وستعتدر عن ذلك بأنها هاجمها في منزلها وهم بها وتصوب المسدس إليه فيغمد عينيه وإستقف يقين لا إله إلا الله محمد رسول الله فتفجع الصيحة ويسقط المسدس على الأرض ويسقط في يديها فلا ترى إلا أن تدفعه بكلتا يديها إلى الخارج حيث ظل يعد إلى دار الإخوان المسلمين هكذا كان أولئك الإخوان وحوادثهم في هذه المعاني كثيرة ومن أجل ذلك بارك الله الدعوة التي استنارت بها مثل هذه القلوب جاءت الإجازة فقليتها بالقاهرات حين وبالمحمودية حين آخر وفي هذه الفترة بدأت الجمعية الحصافية بالمحمودية تتحول في شكلها وهدفها إلى السورات الجديدة التي تكيفت بها الدعوة في الإسماعيلية سورة الإخوان المسلمين وبعد نهاية الإجازة التي عدت الإسماعيلية فكانت السنة الثانية المدرسية سنة الحافلة بكثير من التراث والحوادث الشخصية والمتصلة بالدعوة إلى الحجاز. لم تنقطع سلطة بجمعية الشبان المسلمين طوال هذه الفترات، فكنت أبعث لها بكثير من التقارير والملاحظات. وكان قائمون عليها يشعرون تمام الشعور بهذه السلة الروحية التي تربطنا رغم البعاد عن القاهرة. ومن ذلك أن فضيلة الشيخ حافظ أبو مستشار جلال الملك ابن سعود حضر إلى القاهرة رجاء انتذا بعض المدرسين من وزارة المعارف إلى الحجاز. ليقوموا بالتدريس في معاهدها النشاء وكانت الحكومة المصرية لم تتعرف بعد الحكومة السعودية تنفيذ للسياسة الإنجليزية التي تفرق دائما بين الخوين على حين كان الشعب المصري بأسرعية السنكر هذا الوضع الشاد وكانت التبقى المثقفة ترى في نادة الحجارة الجديدة أما من آمالها وأمنيت من آمانها فاتصل الشيخ حافظ أهبت بجمعية الشباب المسلمين لتساعدها في اختيار المدرسين فاتصال بي السيد محبي الدين الخطيب وحدثني في هذا وكتب إلي بعد ذلك الأستاذ محمود علي فضلي سيكريتير الشبر المسلمين حينذاك ذاك بتاريخ 13 من أكتوبر 1928 هذا خطاب عزيزي البن أفندي أهديك أزكى سلامي وتحياتي وأرجو أن تكون بخير سبق أن كلمكم الأستاذ محب الدين الخطيب عن مسألة تدريسي بالحجاز وقد أرسل إلينا عبد الحميد بيك سعيد لإخبارك بتحليل طلب لوزارة المعارف عن تاريخ المدرسة تبين فيها رغبتك في الالتحاق بمدرسة المعهد السعودي بمكة ألا أن تحفظ لك الوزارة مكانك في مصر وتمنحك علاواتك عند الرجوع مثل باقي إخوانك وأملي أن تبادر بإرسال الطلب حتى يمكن عرضه على مجلس الوزراء سريعا وختاما تقبل فائقة تحياتي وجاءني بعد ذلك خطاب التالي بعد الدباجة من الدكتور يحي الدردري المراقب العام للجمعية بتاريخ السادس من نوفمبر سنة ثمانين وعشرين هذا ونرجو التفضل بالحضور يوم الخميس المقبل الساعة السابعة مساء بإدارة الريدة وذلك لم الأستاذ الشيخ عافد وحبة مستشار جلالة الملك ابن آلي سعود للاتفاق معه على السفر وشروط الخدمات لتدريسه في المعاد السعودي بمكة وفي انتظار تشريفكم تفضلوا بقبول وافر تحياتي واسم اعتباراتي وفي الموعد التقين وكان أهم شرط ودعته من مفضيلة الشيخ عافد ألا أعتبر موظفا يتلقى مجرد تعليمات لتنفيذها بل صاحب فكرة يعمل على انتاج تجد مجرالها الصالح في دولة النشأة هي أمل من أمل الإسلام والمسلمين شعارها العمل بكتاب الله وسنة رسوله وتحري سيرات السلف الصالح وأما معدد ذلك من حيث المرتبات والامتيازات المادية وما إليها فلم أجعله موضع حديث فيما بيننا وقد رسول الله لهذه الروح ووعدني أنه سيقبل وزير خارجيه ويتفاهم معه في هذا الشيء ويفيدني وعدت إلى الإسماعيلية فكتبت إلى فضيلته بتاريخ 12 نوفمبر سنة 28 هذا الخطاب عزيز الأستاذ حسن البنا تحية واحترام من وبعد. فقد قابلت اليوم صاحب المعاري وزير الخارجية وتكلمت معه فيما يتعلق بمسألتكم فأخبرني بأنه يرى من المستحسن مقابلتكم معه كي يسلمكم خطاب لوزير المعارف الذي هو على أتم الاستعداد لمساعدتكم كل من يريد سفر من الموظفين وتقبلوا فائق احترامي وحضرت من الإسماعيلية وقابلت مع فاضلته وزير الخارجية الذي اتصل بوزير المعارف وأدنه كان حني احمد أحمد باشا رطفي فلم يجده وعطت إلى الإسماعيلية ووصل الشيخ حاف المسعيح ولكنه لم ينجح إذ وقفت أمامه عقبة عدم اعتراف بحكومة الحجاز وكتبت إليه السودحه ما وصل إليه فكتب إليه بعد الإدباجة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فإني أهدي إليك عدم احتراماتي لقد تناولت بيد السرور كتابكم الكريم وإني لآسف نشد الأسف على إجابة إزارة المعارف بالرفض بعد تأكد معا لوزير الخارجية ووزير المعرف لعبد الحميد بك سعيد وإنني سأواصل المسعى وأسر الله أن يوفق الجميع لما فيه رقاه إني أشكرك من سبيم قلبي على شريف إحساسك ونبيل عواطفك نحوي هذا وتقبل فائق احترامي وطبعا لم تسفر هذه المساعي عن شيء ودرت بالإسماعيلية وانتذب هذه المهمة الزميل الفاضل الأستاذ إبراهيم الشهوري فقم بها خير قيام ولعل في هذا الاستعراض التاريخي ما يدلنا على مبلغ ما كنا فيه وما سرنا إليه إذ أصبحت الحكومة المسارية تبعت بمنذوبيها في كل بلد من بلدان العالم العربي والإسلامي وبلغ التعاون الثقافي هذا الحد المتمئن والحمد لله مشروع الوعظ والإرشاد وكان من مظاهر نشاط الدعوات الإسلامية أن فكر الأزهر الشريف في مشيخة الأستاذ الملاغي رحمه الله الأولى وبمساعي بعد داويل خيرة على نشر تعاليم الدين وثقافته في الأمة أن أنشأ قسم الوعث والإرشاد وأسندت رياسته وإدارته للعلم الغيور فضلة الشيخ عبد رب مفتاح رحمه الله ولقد كانت تلك ومئة طالما أن تنوانها بالحديث مع أنفسنا نحن الشباب الدعوات حين ذاك ومع المسؤولين من علماء الأزهر وشيوخه وكان من أوائل الذين وقع عليهم الاختيار لتولي مهمة الوعث والإرشاد الأخ العزيز فديلة الشيخ حامد عسكري رحمه الله وكان من توفيق الله وجميل صنعه أن عين بالإسماعيلية فاجتمعنا فيها على الدعوات معا وكان رحمه الله عليها خير معوان دار الإخوان ومسجدهم بالإسماعيلية وفي إحدى جلسات الإخوان الخاصة دار الحديث حول وجوب تركيز الدعوات في هذا البلد الأمين وخصوصا الذين يقومون بها من الموظفين وهم عرضة للتنقل في البلد فاقترح أحد الإخوان بناء دار خاصة بالجماعة وعدل آخر هذا الاقتراح بأن يكون مع الدار مسجد لقلة المساجد في البلد من جهة ولنضمنا مساعدة الجمهور لنا بديا في البناء من جهة أخرى وكان المجتمعون لا يزيدون على الأشياء تقريبا وتحمس جميعهم الفكرة وأنا ساكت فقالوا ما تترى في هذا الشأن فقلت أما المبدأ فجميل ولكن تنفيذه يحتاج إلى شروط أولها إخلاص النيئة لله ثم توطيط النفس على المشاقة والصبر والمثابرة ثم الكتمان والدوام النشط وأن نبدأ بأنفسنا في البدل وتضحية فإذا كنتم صادقين فيما تتحمسون له الآن فعلمات ذلك أن تكتذبوا أنتم فيما بينكم أولا بخمسين جنيها توزعونها في هذه الجلسة على نفسكم ويدفع كل منكم ما يخصه إلى الخسيدة فندي أبو السعود في ظرف أسبوع من هذا التاريخ ولا تذكروا ذلك لأحد ولا تتحدثوا عنه حديثا خاصا وعاما ثم نجتمع بعد هذا الأسبوع في مثل هذه الليلة فإذا كنتم قد أكملتم هذا الاكتساب وحافظتم على كثمان فثقوا بأن مشروعكم سيتم إن شاء الله وفي الليلات المحددة اجتماعنا فسلمنا الأخ سيد فندي أبو السعاد رحمه الله خمسين جنيها كملح وكان ذلك فألا حسنا في جدية العمل نموذج لاحظت أن الأخ لاستطيع للأبو العلاء قد صار يتأخر نحو من نسف ساعات من موعد اجتماعنا الليلي المحدد فسألته عن السبب فاعتدر بوعد العدالة التي لا تستوجب ذلك وبالبحث علمت وعلم الإخوان أنه قد خصه من الاكتساب السابق 150 قرشا ولما لم يكن عنده هذا المبلغ فإنه قد اضطر أن يبيع عجلته ويعود من عمله في النمرة 6 التي تبعد عن البلد 6 كم 3 ودفع ثمنها مستهمة منه في اكتساب دار الإخوان وقد أكبر الإخوان في أخيهم هذا صنيع له في شراء عجلات جديدة قدموها هدية إليه تخطير لبدله الكريم وشعوره النبيل الاكتساب المسجد بالأرض والمال وأردنا أن نوقف الناس أمام الأمر الواقع فبحثنا عن قطعة أرض نشتريها ويتبرع بها صاحبها لهذا العمل الجليل وعالمنا خلال البحث أن الحاج علي عبد الكريم رحمه الله قطعت أرض مناسبة تسلح لهذا الغرض. وكان الرجل رحمه الله الصالح يحب الخير كما علمنا أنه يود بناءها مسجد فتحدثنا إليه في هذا الشأن وسر به وقبل وكتبنا معه عقدا ابتدائيا بتنازل عن هذه القطع واعتبرنا ذلك ولا توفيق معكسات. ولكن دعوة الحق في كل زمان ومكان لابد أن تجد لها من المعارضين والمناوئين من يقفوا في طريقها ويعملوا على مكاكستها وإحباتها ولكن النصر لها في النهاية سنة الله بسم الله الرحمن الرحيم فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. صدق الله العظيم وكذلك كان نصيب الدعوة بالإسماعيلية فإنهما كان يظهر إعجاب الناس بها والتفافهم حولها وتقديرهم للعاملين لها حتى أخذت العقرب الحسد والدغينة لتذب في نفوس ذوي الأغراض وراحوا يصورون الدعوة والدعين للناس بصور شتى. فهم تارة يدعون إلى المذهب الخامس وهم احيانا شباب طائش لا يحسن عمل ولا يؤمن على مشروع وهم احيانا نفيون مختلسون يأكلون اموال الناس بالباطل وهكذا وما إن علموا أن الشيخ علي عبد الكريم قد تنزع نقطة الأرض حتى ضيقوا عليه الخناق وملأوا نفسه بالوشايات والدسائس وكان الرجل سليم الصدر يتأثر مثل هذا القول فكانت فتنة انتهت بأن سلمته ورقة التنازل عن طيب خاطرين وطمؤنية نفس فقد كنت أحس احساسا عميقا بأن هذا المشروع سيتم بحول الله وقوته وانتهزها المرجفون فرصة فأخذوا يشيعون فشل المشروع وانتهزناه نحن فرصة وأخذنا نتفع بتنبه الأذان اليه واتصلنا بالناس نزيل من أنفسهم الشبهات ونكشف لهم عن الحقائق ونقنعهم بالدليل والبرهان ونجمع بعد ذلك ما يجردون به من تبرع وجز الله الأخ الشريخ سحمدس العسكري خير الجزاء وأفتح له في جنته فقد كان الفارس المجلي في هذه الحلبة وبدل من الوقت والجهد ما لا يقدره إلا الله ولقد كان يسهر في كثير من الليالي من عشية الفجر يدور على الناس في منازلهم وحوانتهم ومجتمعاتهم وقد ينسى نفسهم مرات كثيرة فيحرمها السحور في رمضان كما أن يذكر بالخير والتقدير الرجل الشهم الصالح الشيخ محمد حسين الزملوت الذي نصر المشروع أكبر منصرة من نفسه وماله فتبرع بملاء 500 جنيه وقبل أن يكون أمين صندوق اللجنة فبعث عمله هذه ثقة والطمأنية في نفوس الآخرين وقفا بجانب المشروع حتى أتمه بكل خير. وبحثنا بعد ذلك عن قطعة أرض نخرى فلم نجد إلا قطعة في آخر حي العرب، فاشتريناها ووقع العقد بين رجلين صريحيين الشيخ محمد حسين الزملود رحمه الله والحاج حسين الصولي أكلمه الله وأمد في عمره المبارك بتفويد من الجمعية التي كانت حينذاك قد تشكلت بوضع الجمعيات القانونية وسر لها نظام أساسي ومجلس إدارته وجمعية عمومية إلى آخره. فديلة الأخ الشيخ حامل في شبرخت، وقد انتهت هذه المعاكسات من دوي الأغراض بأن وصل الشكاوى المجهولة إلى إدارة الوعده والإرشاد، وترتب على ذلك انتقال الأخ الشيخ حامد عسكري رحمه الله إلى شبرخت بحيرة، فكان هذا الانتقال خيرًا وبركة على الدعوة من جاء إدّون شعبته شبرخت التي كان عنها إنشاء المدرسة لتحفيظ القرآن الكريم، وبناء مسجد فخم وعمارة ضخمة، وقفت على المسجد والمدرسة، ورحمه الله الوجيه الصالح الشيخ قاسم جويد. الذي كان عدد الأخ الشيخ حامد ومساعده الأيمن في هذا المشروع العظيم وإن كان هذا الانتقال فجيعت لنا نحن إخوان الإسماعيلية حين ذك لأنسى ذلك اليوم الشديد الحر الذي قضينا أصيله وما منزلنا بالعريشية في ذل الانترين وسيم العليل ونحن نتجذب أطراف الحديث ونبني صروح الأمال ونترقب تحقيقها في ثقة وتمعنان على أهداء ما نكون نفسا وقد حركت هذه الجلسة في نفسي شعورا خفي فقلت له يا شيخ حامد إنني لم أشعر بمثل هذا الصفاء والفرح نفسني كما أشعر بذلك الآن وإني لا يخطر ببالي قول القائل وعند صفو الليالي يحدث الكدر ولا أدري ما هذا الخاطر الذي أخذ يعكر في نفسي هذا الصفاء فأخذ يسري عني وانصرفنا إلى دار الإخوان فإذا بنا نجد خطاب النقل فنذر فكلان الأخي وقال كل من لصاحبه خير ان شاء الله ستستفيد هذه الدعوة من هذه الحركة ولا شك والمؤمن خير أينما كان ولننسى كذلك زيارة فضلت الشيخ عبدالرب مفتاح مفتش الوعد والأشهد لنا بالإسماعيلية قبل هذا الحادث ومبيته معنا في هذا المنزل الذي كنا نسكنه معا في العريشية وكيف أنه لاحظ أن كل آخر من الأخوان تقريبا معه مفتاح لهذا البيت وأن الكثير منهم في الصباح تقدموا إلينا بمطعم الفطور إن ليس عندنا من يقوم بذلك فأخذت هذه المعاني في نفسه رحمه الله وقال في تأثر ماذا تنعتم بهؤلاء الناس وكيف جمعتم هؤلاء الأخوان؟ أبعدت في أنفسهم هذه النواحي الروحية العملية من الحب والألفة فقلت له لم نفعل شيئا من هذا ولا فضل لنا فيه وصدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم صدق الله العظيم وجاءت الإجازة الصيفية وقضيتها بين القاهرة والمحمودية وعدت إلى الإسماعيلية عند بدء الدراسة واخذت الأنسلة تتطور والكلام يكثر حول مشروع المسجد الذي لم يتم بعد ومن اتعليه فترة الرجازة وهو في استراحة تم وسمعت هدى اللغة فلم أعبئ به ولم أحاول رد عليه وأنا أعلم قاعدة أفادتني كثيرا في سير الدعوة العملي وهي أن الإشاعات والأكاديب لا يقدع عليه بالرد ولا بأشعة مثلها ولكن يقدع عليها بعمل نجابي نافع يستلفت الأنظار ويستندق الأسنة بالقول فتحل الإشاعات الجديدة وهي حق مكان الإشاعات القديمة وهي باتلة وعلى هذا فقد كان لابد من عمل فبدأت الزوم مع الإخوان واشتريت مركبي من الأحجار واتفقنا يوم وصولهم أن نتولى نحن حملها بأنفسنا من المرسى إلى عرض المسجد وقد كان ذلك وكان يوم عظيما عند الإخوان وانتلقت السنة المهور بالحديث وأعتقد الناس أن المشروع جدي لا هزل فيه فتحركت الهم وبدر منه اكتسب ودفع بقية اكتسبهم وأعلن عن ودع الحجر الأساسي وأذكر أننا حددنا له يوم الخامس محرم من سنة 1348 هجرية وجز الله الأخ العزيز محمد فندي سليمان حمد أفندي صاحب قطة الأرض خير جزاء فقد أكرم المشروع في ثمنها ويسر الإخوان سبيل الاستداء عليها وكان ذلك من توفيق الله لنا التي لازمت المشروع في كل خطواته وضع الحجر الأساسي اقترب اليوم المحدد لوضع الحجر الأساسي لمسجد والمدرسة وهي دار الإخوان فاجتمع الإخوان وأخذوا عليها نكون وادع هذا الحجر فأفهمتهم أن ذلك سوف لا يعود على المشروع بفائدة مادية وأدبية ومن الخير أن نفكر في الاستفادة من هذا المظهر للمشروع فأخذوا يستعرضون اسماء من يدعونه من كبار الموظفين والأعيان وكانت نكتة من النكت البارعة أن أذكر اسم حتى كبار الموظفين فقال بعض الإخوان تعليقا على ذلك وما الذي يدعوكم لاختياره لا هو صالح ترجع بركته ولا هو غني تستفيدون من ماله وذهبت مثلا وسأل للإخوان ما رأيك إذن فقلت وعين أنتم من الشيخ الزمنوت رحمه الله ذلك الذي وقف إلى جانبكم من أول أمر وأفعدكم بجاهه وماله وهرج رجل صراح وخير وثروة ترج بركته وماله معا فقالوا حسن جميل واستقر الأمر على ذلك وفي الموعد المحدد أقام الإخوان سرداقا فخما ودعي الناس على اختلاف طبقاتهم وكان اجتماعا شعبيا رائعا وتقدم الشيخ محمد حسين فوضع الحجر الأساسي بنفسه وتفأل الإخوان خيرا فأرنوا أنه لن يمضي رمضان هذا العام حتى يكون الله قد أذن لهذا المسجد بالتمام زيارة شبراخيت وافتتاح شعبتها عمل الأستاذ الشيخ حامد رحمه الله جاهدا في شبراخيت فلم تمضي على نقله إلى عدة شهور حتى تأسست شعبة شبراخيت وانتهزنا فرصة شهر الله المحرم وحفر الهجرة من هذا العام فقررنا افتتاح هذه الشعبة وجهزنا الحوي إخوانا الإسماعيليين. فجاءت بدشيشة، ثم قال أطعمينا. فجاءت بحيس مثل القطات ثم قال سقينا. فجاءت بعس، فشربنا، فقال سقينا. فجاءت بقدح صغير فيه لبن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت نمتم هنا وإن شئت من انطلقوا إلى المسجد. فقلنا بل نطلق إلى المسجد. فبين انا نائم على بطني من السحر دفعني رجل برجله، فقال هذا هذه ضجعة يبغضها الله. فرفعت رأسي فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا دحيم حد. داود بن رشيد قال حدثنا الوليد حدثنا الأوزاع حدثني يحيى حدثنا أبو سلمة عن ابن قيس بن طحفة الغفاري حدثني أبي قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة بعد المغرب فقال يا فلان انطلق مع فلان حتى بقيت في خمسة فقال قوموا معي ففعلنا فدخلنا على عائشة وذاك قبل أن ينزل الحجاب فقال أطعمينا فقربت دشيشة ثم قال أطعمينا فقربت حيسا مثل القطاة ثم قال سقينا فجاءت بعس فشرب ثم قال سقينا فجاءت بعس دونه ثم قال إن شئتم نمتم وإن شئتم أتيتم المسجد فنمتم فيه وذكر الحديث حدثنا محمد بن عبد الملك حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن يحيان أبي سلم أن رجل من أهل الصف قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ورطا معي فدخلت منزله فقال طعمين يا عائشة فازتهم بشيء فأكلوا فقال زيدينا فزادتهم أقل من ذلك ثم استقينا فجاءتهم بقدح من لبن ثم قال إن شئتم رقدتم هنا وإن شئتم في المسجد فقالوا في المسجد يا رسول الله قال فخرجنا فنمنا حتى إذا كان السحر ركضني فنمت على وجهي فإذا رجل يحركني برجله يقول هكذا فإن هذه ضجعة يبغضها الله فرفعت رأسي فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا مسدد حدثنا محمد بن جابر عن يحيى بن كثير عن أبي عائشة بن طخفة هنا ضبط الطخفة طحفة في الآثار السابقة قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وهو ممطح على بطنه فضربه برجله وقال هذه ضجعة هذه ضجعة الشيطان قال أبو اسحاق إبراهيم الحربي هذا الحديث رواه عن أبي سلمة الحارث بن عبد الله بن خالد بن أبي ذئب ويحيى بن أبي كثير رواه عن أبي سلمة الحارث بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب ويحيى بن أبي كثير ابن أبي ذئب ويحيي من كثير فرواه عن يحيى هشام وشيبان والأوزاع ومعمر ومحمد بن جابر فأما معمر فأرسله فلا حجة له ولا عليه وأما بن جابر فلم يوصف في شيء منه لم يذكر أبا سلم فقال عياش وراد يقول ابن طحفة وقال هشام يعيش ابن طحفة عن أبيه وقال شيبان يعيش ابن طحفة عن أبيه وقال الأوزاع عن ابن قيس ابن طحفة عن أبيه وهذا كله لا أعرفه والقول عندي قول الحارث عن أبي سلمة عن عبد الله بن طحفة عن أبيه هذا رجل من غفار قدم المدينة ثم رجع إلى عنيقة والصفراء مكان ينزل فيه فقالوا مكان ننزل مكان مكان ننزل فيه فيها قالوا قيس بن طخفة وابن قيس بن طخفة عن أبيه وهذا كله لا أعرفه في تكران هنا في في قراءة المخطوطة على قال والقول عندي قول الحارث قال أوسحا قلت لعلي بن عبد الله ابن طخفة فقال اسمه يعيش فحديث هشام يوجب أن يكون الحديث عن طخفة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث شيبان يوجب أن يكون الحديث عن قيس بن طخفة والله أعلم بالصواب وقد كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له يعيش ولا أعرف نسبه حدثنا ابن ابن سليمان حدثنا ابن أبي مريم. حدثنا ابن اللهيع. حدثني الحارث بن عبد الرحمن عن يعيش الغفاري قال دع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بناقه فقال من يحلبها فقام يعيش فقال أنا فقال ما مك قال يعيش قال احلبها. حدثنا هارون حدثنا أبو عامر عن زهير بن محمد عن محمد بن عمر بن طلحة عن نعيم بن عبد الله المجمر عن ابن طخف أخبرني أبي أنه أضاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر فباتوا عنده خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الليل ينظر فوجده منبطحا على بطنه فركضه برجله فقال فأيقظني وقال لا تضجع هذه الضجعة فإنها ضجعة أهل النار حدثنا محمد بن هارون حدثنا عمر بن ربيع ابن عبد الملك عن محمد بن عمر بن عطاء عن ابن أبي طحفة أن أباه ضاف النبي صلى الله عليه وسلم فرأاه مضجعا على بطنه فذكر مثله سواء حدثنا عثمان حدثنا خالد بن مخلد حدثنا عبد السلام بن حفص أفول عن محمد بن عمرو بن طلحة عن نعيم المجمر عن ابن طحفة الديلي عن أبيه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضجع على بطني فقال هذه ضجعة أهل النار ونعيم المجمر او المجمر سمي هكذا لأنه كان يجمر المسجد يعني يبخره بالبخور يسمون البخور مجمر أو جمر حدثنا أبو مصعب عن عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمر بن حلحلة عن محمد بن عمر بن عطاء نبي فريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم ومنطجع على بطنه فقال هذه ضجعة آل النار أو أكرهها قال أبو اسحاق نعيم ومحمد بن عمر يجب أن يكون الحديث ولست أعرف في أصحاب, الحديث في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي طخفة وخالفه زهير بن محمد بن عبد السلام من جعفر عن أبي حلحلة عن نعيم فقال ابن طخفة الديلي عن أبيه وهذا مجهول وقال الدراوردي عن أبي حريرة وهذا غير معروف حدثنا مصع بن عبد الله عن مالك عن سهيل عن أبيه عن أبي حريرة أن أصول الله صلى الله عليه وسلم أضاف ضيفا كافرا فأمر بشات فحلبت فشرب حلابها ثم أخرى حتى شرب خلاب سبع ثم أصبح فأسلم فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فجلس فشرب حلبها ثم أمر له بأخرى فلم يستتمها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن يشرب في معين واحد والكافر يشرب في سبعة أمعاء حدثنا هارون بن معروف حدثنا جرير عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن ميمونة قالت أجد الناس السنة فكان الأعراب يؤتون المدينة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الرجل فيأخذ بيد الرجل فيضيفه ويوعشيه فجاء أعرابي ليلة وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاماً يسير وشيء من اللبن فأكل الأعراب ولم يدع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ولم يدع لرسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً فجاء به ليلة أو ليلتين فجاء لياكله يؤكله فقلت يا رسول الله لا يبارك الله في هذا الأعراب يأكل الطعام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعه ثم جاء به ليلة فلم يأكل من الطعام إلا يسيرة ولم يشرب من اللبن إلا يسيرة فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال وجاء به قال وجاء به وقد أسلم فقال إن الكافر يأكل في سبعت أمها والمسلم يأكل في معين واحد حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا خلف بن خليفة عن حفص بن عبد الله عن أنس قال ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صائما فلما أمسى قال يا أنس أدن مني العنزة فأدناها منه فجاء أحرابي فحلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدافع عليه فشربه ثم أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغد صائما فلما أمسى قال يا أنس أدلمني العنزة فجاء أحرابي فجلس فقال ويحك ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمس صائما فأذرك باللبن لو تأخرت عنه فقال لا والله لا أفعل فحلب الشاة فدفعه إليه فشربه وأصبح يوم الثالث الصائمة فلما أمس قال جئني بالعنز فجئت بها وجاء الأعراب فلما جاء بها أمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم إناء بيده وقال له قل بسم الله وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب الأعراب حتى روي وفضلت فضلت ثم أتيت بضع برمة برمة قدر صغير يوضع فيه لكله فأتيت بها فشربها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنه إلى اليوم يشرب في معي كافر فلم يكن يروى وإنه اليوم يشرب في معي مؤمن فروي حدثنا أبو بكر حدثنا زيد بن الحباب حدثنا موسى بن عبيد، حدثنا عبيد الأغار عن عطاء بن يسار عن جهجاه الغفاري أنه قدم في نفر من قومه يريدون الإسلام فحظروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرباء فلما أن أسلم قال يأخذ كل رجل منكم بيد جليسه فلم في المسجد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيري وكنت عظيما طويلا لا يقدم علي أحد فذهب بي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزله فحلب لي حلب انزنا فاتيت عليها حتى حلب لي سبعه سبع اعنز فاتيت عليها فقالت ام ايمن اجاع الله من اجاع رسول الله صلى الله عليه وسلم من اجاع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الليله قال ما هي ام ايمن اكل رزقه رزقنا على الله أكل رزقه يعني هذا الذي شرب ورزقنا على الله وأصبحوا وغدوا واجتمعوا وأصحابه فجعل الرجل يخبروا بما أتي إليه فقال جهجاه احتلأ احتلفت لي سبع أعنز فأتيت عليها وصنيعه ورما فأتيت عليها فصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب فقال أخذ كل رجل منكم بيدي جليسي فلم يبق في المسجد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره فذهب بي إلى منزله فحالب لي أعنزا فشربت ورويت وشبعت فقالت أم أيمن أليس هذا ضيفنا؟ قال بلى إنه أكل في معي مؤمن الليلة وأكل قبل ذلك في معي كافر الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معي واحد حدثنا ابن أبي سليمان نفير حدثنا ابن لهيعة عن موسى بن وردان عن أبي الهيثم أنه سأل أبا بصر عن إسلام غفار فقال أصابتنا سنة وقلة مطر فتحدثنا أن نذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب معه من الطعام ونرجع إلى خيلنا فانطلقنا ونحن لا نريد الإسلام فقال من أنتم قلنا رهط من غفار قال المسلمون أنتم أم فقلنا لا بل صابئون فمكثنا يوما ذلك فلما كان المبيت قال لأصحابه ليأخذ كل رجل منكم بيد رجل منهم فوفق الله لي أن أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فانطلق بي إلى بيته وله ثمان أعنز فدعا كل عنز باسمها فدعا موهبة بعنز منها فأتت بها فحلبها وسقاني فكأني لم أشرب شيئا ثم دعا بأخرى فلم يزل حتى دع دعا بحلاب سبع عنز فما تركت الثامنة إلا حفاظا فغضبت موهبة غضبا لا نرى مثله وأبغضتني بغضا لا نرى مثله غير أن لم ير ذلك عند, عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاها فقال يا موهبة بيتي هذا الرجل في بيت ولا توثقي عليه فإنه قد أصاب من العيش فذهبت الجارية فأدخلتني في بيت وأغلقت علي الباب غضبا فتحركت علي بطني في ليلتي كلها حتى أصبحت وقد ملأت ثيابي فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغسل فغسلني وأزرني شملة من عنده فلما أصبحت غدا بي إلى المسجد فوجدت خلفه أصحابي قد أسلموا فأسلمت فلما كان المبيت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يأخذ كل رجل بيده رجل فبيته فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي وانطلق إلى بيته فدعا موهبة فقال أتي بفلانة فحلبها فلم أشرب نصف بها فقال يا أبا بوسرة إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معين واحد قال حدثنا الحسن من الصباح حدثنا يحيى بن سحاق حدثنا ابن الهيعة حدثنا عبد الله بن هبيرة عن أبي تاميم عن أبي بصرة قال هجرت لأسلم فبت تلك الليلة لم أسلم فحلب لي غنيمة كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلبونها فشربتها وبات عيال رسول الله صلى الله عليه وسلم جياعاً جياعاً فلما أصبحنا أسلمت وقال عيال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظل اليوم جياعاً كما بيتنا فحلب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة واحدة فشبعت ورويت فقال أزدد فقلت قلت ما شبعت ولا رويت قبل اليوم فقال إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في مهي واحد حدثنا عبيد الله بن محمد التيمي حدثنا حماد عن عمر بن يحيى عن سعيد بن يسار قال رأيت رجلا من جهينا لم أرى رجلا قط أعظم منه ولا أطول قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أزمة أصابت الناس فقال لأصحابه توزعوهم فكان الرجل يأخذ بيد الرجل والرجل بيد الرجلين فكأن القوم تحاموني لما يرون من عظمي فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فذهب بي إلى منزله فحلب لي شاة فشربت لبنها حتى حلب لي سبعا فلما كان بعد أسلمت ثم جئت فحلب لي شاء فشبعت ورويت فقلت ما شبعت ولا رويت قبل اليوم فقال المؤمن يشرب في معي والكافر في سبعة حدثنا محمد بن عثمان حدثنا عبيد الله عن إسرائيل نحن يحيى الجابر عن, أبي عن ابن أبي خميص عن رجل قال أتانا رجل ونحن عند النبي صلى الله عليه وسلم فلما أراد أن يقوم قال عليكم أضيافكم فأخذ كل رجل بيد رجل فأتى الرجل وكان عظيما فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فانطلق به إلى أهله وما لهم سارح شأنكم ولا راح غير ست عنز عدا عدا في قومهم فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتقلها فحلبها فسقاه فشارب ألبانهن فبات النبي صلى الله عليه وسلم وأهله وبهم من الجوع ما شاء الله فلما أصبحت المسجد ثم رجع وضيفه, وضيفه إلى أهله فأخذ شاتا فحلبها فشاربها ثم حلب أخرى فقال لا جوع بي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك كنت أمس كافرا والكافر يأكل في سبعة أمعاء وأنت اليوم مؤمن والمؤمن يأكل في معين واحد حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن داود عن فضيل بن غزوان عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه فقلنا ما معنا إلا الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضم أو يضيف هذا فقال رجل من الأنصار أنا فانطلق به إلى امرأته فقال أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ما عندنا إلا قوت صبياننا قال هيئي طعامك وأصلحي فراشك ونومي صبيانك إذا أرادوا العشاء فهي الطعامها وأصلحت في ونومت صبيانها الصبيانها ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته وجعلا يريانه كأنهما يأكلان وباتا طاوييني طاويين يعني من الجوع يعني ما أكل شيئا فلما صبحا غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد ضحك الله تعالى أو عجب الليلة من فعالكما فأنزل الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا يزيد بن كيسان أبو حازم عن أبي فريرة قال اعتم رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء وقد نام ضيفه فقال لمرأة هل عشيت الضيف فقالت لا قال انتظرتك فحلف ألا يأكل فأيقض ضيفا وجيء بالطعام ثم أكل ثم غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر فقال إذا حلف أحدكم على يمين فرأى خير غيرها خيرا منها فليأتي فهو كفارته أو ليأتي ولكفر عن يمينه حدثنا محمد بن الصباح حدثنا خلاء بن الخليفة عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم وحدثنا سعيد بن يحيى حدثنا أبي عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هرير عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا جرير عن الأحمش عن مجاهد قال كان الأعراب يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر أصحابه فأخذ كل رجل منهم رجلا فأضافه فأخذ رجلا من أنصار بيد رجل فانطلق به فقال لمرأة هل لك أن تطوي الليلة وتقري ضيفنا قالت نعم قال إذا قدمت لنا الطعام فقوم إلى السراج فاطفيه ثم أريه أنك تأكلين ففعلت فجعل يريانه أنهما يأكلان حتى أكل الرجل واكتفى فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأاه ضحك فقال ضحكت لضحك الله تعالى من صنيحك وما بضيفك وما حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن عطاء بن الساب عن سالم بن الجعد أن رجلا بن إسرائيل أضاف رجلا فقال لامرأة هل عندك شيء؟ قالت نعم فقامت فوضعت ثفالها ونصبت رحاها ثم ذهبت فسجرت التنور وجعلت تطحن بحسن ظنها بربها عز وجل وعجلت ثم ذهبت فإذا التنور مملوء جنوب شواء ثم رجعت فاختبزت ثم رفعت ثفالها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركتها طحنت إلى يوم القيامة حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أبو بكر عن هشام عن محمد هريره هريران رجل رجلا دخل على أهله فرأى ما بهم من حاجة فخرج إلى البرية فقالت امرأته اللهم رزقنا ما نحجن ونختبز فإذا الرحى تطحن وإذا التنور ملأ جنوب شواء فجاء زوجها فقال عندك شيء قالت نعم رزق الله فرفع الرحى فنكس ما حولها فكان سما حولها فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لو تركتها لدارت إلى يوم القيامة حدثنا القاسم بن عيسى الواسطي حدثنا هارون بن مسلم عن عبيد الله بن أخنس عن عمر مشعيب عن عن جده قال تضيف رجل من المسلمين رجل من الأنصار فغدى الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك ضيفه إلى أهله ورجع مشيا فقال لأهله هل أطعمتم ضيفنا قيل له انتظرناك قال والله لا آكله وقالت المرأة والله لئن لم تأكله لا آكله أصحابه على التجارة فإنا ثلث الملك قال حدثنا أبو عبد الله العجلى حدثنا وكيه حدثنا محمد بن مسلم المكي عن, عن ابن أبي ملئكة قال قالت عائشة كان أبو بكر من أتجر قريش حتى دخل في الإمارة قال حدثني عبد الله بن الهيثم أخضرني أبو همام الأهوازي عن ابن عون أن بن إسحاق قال خرج أبو بكر وعلى عتيق عباءة الله فقال له رجل أرني لفك, لفك فقال إليك عني لا تعود أنت وابن الخطاب من عيالي قال حدثنا عبد الله بن يونس بن بكير حدثني أبي حدثنا الوليد بن عبد عن أسبغ بن رباتة قال خرجت أنا وأبي من ذرود حتى ننتأل المدينة في غالس والناس في الصلاة فانصرف الناس من صلاتهم فخرج الناس على أسواقهم ودفع إلينا رجل معه درة له فقال يا أعربي أتبيع فلم أزل أسامهم به حتى أصاو على ثمن وإذا هو عمر من الخطاب فجعل يطوف في السوق أمرهم بتقوى الله يقبل فيها ويدبر ثم حر على أبي فقال له حبستني ليس هذا وعدتني ثم مر الثانية فقال له مثل ذلك فرد عليه عمر لا لأجيد حتى أوفيك أو أوفيك ثم مر به الثالثة فوثب أبي مغضبا فأخذ بثياب عمر فقال له كذبتني وظلمتني ولهزه فوثب المسلمون إليه يا عدو الله لهزت أمير المؤمنين فاخذ عمر ثياب أبي فجره ولا يملك من نفسه شيئا وكان شديدا فانتهى به إلى قصاب فقال عزمت عليك أو أقسمت عليك لتعطين هذا حقه فلك ربحي وكان عمر باع الغنم منه فقال يا أمير المؤمنين لا ولكن اعطي هذا حقه وأهب وأهبك ربحك فأخرج حقك فأعطاه فقال له عمر أستوفيت قال نعم فقال له عمر بقي حقنا عليك لهزتك لهزتك التي لهزتني قد تركتها لله ولك قال الأصبغ, قال الأصبغ وكأني أنظر إلي عن عمر أخذ ربحه لحما معلقة في يده اليسرى وفي يده اليمنى الدرة يدور في الأسواق حتى دخل رحلة قال حدثنا خالد بن خداش حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال كان أبو قلاب يأمرني بلزوم السوق والصنعة ويقول إن الغنى من العافية قال حدثنا علي بن جاد أخبرني بعض أهلنا قال مر زيد بن ثابت بالحكب بن عتيبة وعنده لماعدهم فقال قد تركت السوق وقعدت مع هؤلاء قم إلى سوقك فإنه خير الله. قال حدثنا عبيد الله بن عمر حدثنا حمد بن زيد قال سمعت أيوب يقول لو أعلم أن عيالي يحتاجون إلى, إلى جرزة بقل ما قعدت معكم قال حدثنا أبو حفص صيرفي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عمرو بن قيس عن عاصم عن أبي وائل قال أدرها من تجارة أحب إلي من عشرة من عطايا قال حدثنا عن الهيثم بن خارجة حدثنا سالم بن هاشم عن إبراهيم بن أدهم قال كان سعيد بن مسيب يقول من لزم المسجد وترك الحرفة وقبل ما يأتيه فقد ألحى في السؤال قال حدثنا محمد بن قدامة الجوهري حدثنا معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن سعيد بن مسيب قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجرون في بحر الروم منهم طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد بن بن نفيل. قال حدثنا إبراهي بن يعقوب عن الهيثم بن الجميل قال قلت لابن المبارك التجر في البحر قال التجر في البلد والبحر واستغن عن الناس قال حدثني اسمه قال حدثني الحرامي بن عمار أخبارنا سوارنا عبد الله قال سألت الحسن عن ركوب البحر فقال إلى ذلك انتهى الحرص. قال حدثنا محمد بن بكار حدثنا عبد الله بن جعفر عن عبد الله بن دينار وموسى بن عقبة قال إذا رزق أحدكم في الوجه من التجارة فليرمه وبه إلى عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال إذا لم يرزق أحدكم في البلد فليتجر إلى بلد غيره. قال حدثني يعقوب بن حميد أخبرنا زيد نهرو أخبرنا الشام عن الحس قال قال عمر من التجرة في شيء ثلاث مرات فلم يصب فيه فلا يتحول إلى غيره. قال اسماعيل بن أبي الحارث حدثنا معلم بن منصور أخبارني جعفر بن سليمان حدثنا أبو يحيى عمرو بن دينار قال كنت, كنت مع سالم بن عبد الله ونحن نريد الصلاة فنظر إلى السوق وقد, وقد خمروا متاعهم وقاموا إلى الصلاة فتلى سالم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله قال هم هؤلاء قال حدثنا أبو خيثم وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي الأغر عن واب بن منبه قال حق على العاقل ألا يضعن إلا في ثلاث زاد لمعاد أو حرفة لمعاش أو لذة في غير محرم قال حدثنا عبد الرحمن المصالح حدثني عفان قال لقي رجل الحسن بن يحيى بأرض الحبشة معه وتجارة فقال له ما الذي بلغ بك هنا فأخبره فعذله الرجل فقال أكل هذا طلب للدنيا وحرص عليها فقال له الحسن يا هذا إن الذي حملني على هذا كراهة الحاجة إلى مثلك قال حدثنا أبو عبد الله العجلي حدثنا محمد بن الصلطة عن ربيع بن المنذر الأعمش قال قال الشعبي التجارة نصف الرزق قال حدثنا أوروب نبي يحيى عن شيخ من قريش أن معاوية قرل عمر بن عاص ما قال العفة والحرفة قال أن شدني أبي رحمه الله إذا المرء لم يطلب معاشا ولم يتحاشى من طول الجلوس جفاه الأقربون وصار كلا للإخوان كالثوب اللبيس وبالأرزاق عن جلد ولكن بما قدر المقدر للنفوس قال حدثنا ابو البيت السابق بما قدر المقدر للنفوس قال حدثنا ابو محمد عبد الله محمد الربعي قال قال ابو الاسود الدؤلي وما طلب المعيشه بالتمني ولكن دلوك في الدلاء يجيء بملئها يوما ويوما يجيء بحمئه وقليل ماء قال حدثني إسماعيل بن أبي الحارث حدثنا المعلم بن منصور أخبرنا إسماعيل بن عياش حدثنا محمد بن عثمان النظري عن سليمان بن موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من طلب كسبا من حلال ينفقه على ولده وأهله أتاه الله, أتاه الله ووجهه كالقمر ليلة البدر باب أفاضل التجارات قال حدثنا أبو بكر بن يزيد حدثنا يزيد نهرون أخبرنا أبو شيبة البصري رجاء بن كيسان قال سمعت محمد بن الذكوان يحدث عن سعيد أبي عروبة قال كنت منذ ثلاثين سنة لقيت ابن, لقيت ابن لأبي هريرة بعمان يعارج البز فقلت له وأنت أيضا تعالج البز فحدثني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استشار استشاره رجل في بيوع فأشار عليه بالبز اجتلبت الخصب للمسلمين وكذا وكذا وعدد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء قال حدثنا محمد المثنى أبو موسى حدثنا إبراهيم بن عبيد الله الناجي حدثنا إسماعيل بن نوح من ولد أبي بكر الصديق عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة لا يتبايعون ولو تبايعوا ما تبايعوا إلا بالبز قال حدثنا علي بن حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الملك بن أبي غنيه قال بلغنا أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي تجارة تأمرني قال عليك بالبز قال وبي حدثنا إسماعيل بن عياش عن يعقوب بن محمد بن ابن طحلاء قال كان أسحاق بن يسار مولى آل مخرمة يمر بنا ونحن نعالج البز فيقول لزموا تجارتكم فإن أباكم إبراهيم كان بزازا قال حدثنا موسى بن محمد ابن موسى حدثنا عبد الرحمن بن ابن مهدي يعني عقوب بن محمد بن طحلاء عن أسحاق بن يسار أبي محمد أنه كان يمر بالبزازين فذكر مثله وبي حدثنا عبد الرحمن بن المهدي حدثنا محمد بن هلال قال سمعت سعيد بن مسيب يقول ما تجارة أحب إلي من البز ما لم يكن فيه أيمان قال حدثنا محم... مؤمل بن سعيد ح... حدثنا بقية بن الوليد حد... عن زرعة بن, عب... بن عبد الله عن عن ابن عمر قال قيل يا رسول الله ما يحمد العرب من التجارة قال بيع البز وأيقامة الحوانيد والبز هذا نوع من الثياب قال حدثني أبو نصر التمر حدثنا المعاذ بن عمران عن مبارك بن يزيد عن فرقد السبق يعني إبراهيم النقايع يعني ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يجلب الطعام إلى بلد من بلاد المسلمين فباع بسعر يومه محتسبا كان له أجر شهيد ثم تل النبي ثم تل النبي صلى الله عليه وسلم وأخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وأخرون يقاتلون في سبيل الله قال أبو نصر قلت للمعافى وترى الكداد على عياله محتسبا قال وهل المحتسب غيره قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن الحارث بن مبارك عن شيخ من قريش قال قال عمور الخطاب رضي الله عنه لكنت تاجرا ما اخترت على العطر شيئا إن فاتني ربح ما فاتني ريح قال وبلغني عن بعض الحكماء قالك صاحب الدنيا يطلب أمورا ثلاثة لا يدركها إلا بأمور أربعة فالثلاثة الساعة, الساعة في المعيشة والمنزلة في الناس والزاد إلى الأخرة والأربعة اكتساب المال من أحسن وجه من أحسن وجهه وحسن القيام عليه وإنفاقه في مواضعه من غير إسراف ولا تقتير فمن أضاع الأربعة لم يدرك الثلاثة وبلغني عن بعض الحكماء قال الغنى من أصلح أمر دنياه وآخرته قال حدثنا إسماعيل بن الحارث الحالة حدثنا معل بن منصور أخبرنا لهيع عن حدثنا عن قيل عن الزهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر حكيم بن حزام بالتجارة في البز والطعام باب المذموم من التجارة قال حدثنا أبو عبيد الله بن حدثنا عبيد الله عبد المجيد الحنفي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر قال سمعت أبي عن عبد الله بن باباه عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يبيع الطعام ليس له تجارة غيره كان خاطيا وباغيا قال حدثنا علي بن الجاد أخبرنا ابن أبي ذئب عن كثير عن سعيد بن مسيب قال قال عمر نعم الرجل فلان لو لا بيعه فقلت لسعيد بن مسيب وما كان يبيع قال الطعام قلت وببيع الطعام بأس قال قل ما, قل ما باعه رجل إلا وجد للناس قال حدثنا المثنى بن معاذ وأبو خيثامة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله, بن أب عن عبد الله أبي رهم قال المحقق كذا الأصل عبد الله أبي رهم وفي المطبوع عبد, عبد الله أبي درهم والصواب عبيد مولى أبي رهم عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رب يمين لا تصعد إلى السماء في هذه البقعة قال أبو هريرة فرأيت في تلك البقعة بعد النخاسين قال حدثنا الهيثم من خارجها حدثنا محمد بن حمير عن ابن شوذب عن عقيل ابن طالح السلم وكان أبوه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي ذر أنه كان يقول يا بني أو يا بني اطلبوا الرزق في غير بيع بني آدم قال حدثنا السوريج بن يونس حدثنا الفرج المفضال عن أبي راشد عن يزيد بن ميسرة قال ما من تجار أبغض إلى الله من أصحاب الطعام والنسيء قال حدثنا أبو جحفر محمد الحارث عن شيخ بن قريش قال دخل الناس من بني أسد على معاوية فسألهم عن تجارتهم فقالوا نبيع الرقيق قال بئس التجارة ضمان نفس ومؤناته درس قال وقال معاوية لرجل وما تجارتك قال بيع الإبل قال أما علمت أن أفواها حرث وجلودها حرث وبع... وبعرها حطب وتأكل الذهب قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن زرارق قال حدثنا بشير بن زياد الخرسان يعليت بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عباس قال وهب رسول الله صلى الله عليه وسلم العمته غلاما قال لا تسلميه صانعا ولا صيرفيا ولا خرازا ولا جزارة وقال ولا لحامه. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون عن همام بن يحيى عن فرقد السابق عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبي فررة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أكذب الناس أو من أكذب الناس الصبقون والصواقون قال حدثنا عمرو بن محمد حدثنا أبو أحمد الزبير عن إسرائيل عن علي بن سالم عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد المسيب عن أبي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الجالب مرزوق والمحتكر ملعون قال حدثنا عبيد الله بن عمر الجشمي حدثنا اللهيثم يحيى الطاري عن أبي يحيى مولى عمر قال وقد وكان قد أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ألقي على باب المسجد طعام كثير فدخل عمر فرأى الطعام فقال ما هذا قالوا طعام جلب إلينا قال بارك الله فيه وفي, وفي من جلبه إلينا قالوا يا أمير المؤمنين قد احتكر قال ومن احتكر قال فروق مولى عثمان وفروق مولاك فأرسل عمر فدعهما فقال ما, حمل ما حملكم على احتكار طعام المسلمين قال يا أمير المؤمنين نشتري بأموالنا ونبيع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بجذام أو بإفلاس فقال فروخ عند ذلك وعاهد الله ألا أعود في شراء الطعام ولا بيعه بعد قولك أبدا فحول تجارته إلى بز مصر مصر، وأما مولى عمر فقال نشتري بأموالنا ونبيع فقال قال أبو الهيثم زعم أبو يحيي الذي حدثني من هذا الحديث أنه رأى مولى عمر بعد هذا بعد حين مجدوم مسدوحا قال حدثنا إسماهير بن أبي الحارث حدثنا معل بن منصور أخبران ابن الهياء أخبران عقيل عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم عنها حكيم بن حزام عن تجارة في الرقيق وبه حدثنا معل حدثنا القاسم حدثنا منصور عن إبراهيم قال كانوا يكرهون بيع الرقيق قال حدثنا إبراهيم بن زياد, بن زياد سبلان قال حدثنا عباد بن العوام عن, عن الجريرية عن أبي العلاء بن الشخير قال مرت بابن عمارة جنازة فقال ما هذه الجنازة قالوا جنازة صيرة فلو اتبعتها فقال بيته هكذا فعقد عشرة ثم نقد بالسباب أي لا قال حدثنا هييد بن خارجة حدثنا يا بن سعيد القطان عن أبي العلانية محمد بن أعين قال رأيت عبد الله بن أبي أوف يخرج إلى السوق فيقول أبشر يا, يا معشر الصيارف فيقول بشرك الله بالخير فيقول أبشر بالنار قال حدثنا بن زياد أخبرنا دوصامد عبد الوارث حدثنا الوليد بن أبي, بن أبي مسلم قال قلت للحسن أصلي خلف الصيرفي قال خلف الفاسق قال حدثنا القاسم بن هشام عن مسلم بن إبراهيم حدثنا ربيعة بن قبثوم حدثنا أبي عن مجاهد عن أبي عبد الله قال سألت عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم معاذ بن جبل عن الصرف فكلهم ينهى عنه وبي حدثنا مسلم حدثنا محمد بن أعين أبو العلاء قال كنت بالكوفة فحدثوني أن عبد الله بن أبي أوفأت الصيرفة فنادى يا معشر الصيرفة فأبشروا قالوا بشرك الله بالجنة قال أبشروا بالنار قال حدثنا إبراهيم بن زياد أخبرنا ابن عباد عن هشام عن الحسن قال الصرف والله ربا الصرف والله ربا وبه أخبرنا عباد بن العوام عن ابن عون قال نهاني بن حبان عن صيرفي قال حدثني أبي وعبيد الله بن عمر الجوشمي حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن وجالد عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه أن عمر مر على غلام له يبيع الرطب فقال فيشها فإن فإنه أحسن لها وأتى على غلام يبيع الحلل فقال إذا كان الثوب عاجزا فانشره أنت جالس وإن كان واسعا فانشره أنت قائم فقلت الله الله إلى عمر فقال إنما هي السوق قال حدثنا أحمد بن, بن محمد بن أيوب حدثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن سحق أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إذا أراد أحدا أن يشتري بعيرا فلينظر إلى العظيم الطويل فليضربه بعصاه فإذا وجده حديد الفؤاد فليشتره فإنه يخلو فيه خيرة لا يخلو فيه ثمن. قال حدثني محمد بن الحارث عن علي بن محمد القرشي قال قال عمر بن عبد العزيز إذا اشترى أحدكم شيئا فليستجد فإنما فإنَّه إنما يعين إنما يعين عقله لا درهمه. قال علي بن محمد كان يقال الغبن في شيئين في الرداءة والغلاء فإذا استجددت فقد سلمت من أحد العيبين قال علي بن محمد قال معاوية أنا أعلم أرخص ما يباع في السوق وأغلاه قال وكيف قال أعلم أن الجيد رخيص والرديء غالي قال حدث علي بن جاد أخبار يوسف بن يعقوب عن يونس بن أبي اسحق أن عليا مر بجارية قد اشترت لحما بدرهم وهي تقول زدني فقال زدها ويحك فإنه أعظم لبركة الربح قال كتب إلينا محمد بن سليمان يخبرنا أن حفصة بن سليمان حدثني قال أعطاني عن قامة الدرهام أن أشتري به لحما فقال فأكثر فإن الغبن غبن العقل لا غبن الدرهم قال حدثني القاسم بن هشام حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا خالد بن دينار أبو خلدة قال سمعت أبا العليا يقول إذا اشتريت شيئا فاشتري من أجوده باب مماكسة في الابتياع قال حدثنا الكامل بن طلحة الجحدري حدثنا أبو هشام القاتل سيارة يقودها الأخوة العزيز حسن فندي مصطفى وشددنا الرحالة متوكلين على الله العلي الكبير إلى المحمودية حيث قدنا ليلة مع إخوانها وأسبحنا إلى شبرخيت جميعا وإخوان المحمودية معنا في سيارة أخرى حيث حضرنا حفل افتتاح الشعب وعدنا إلى إسماعلي فقطعنا المسافة في نحو 20 ساعة ذهب ومثلها أيابا بالسير الحديث رعاية الله وأذكر أننا في التاريخ وقد وصلنا إلى زفتة حوالي الساعة الثانية صباحا وجدنا أن الكوبري مغلق فلم يكن بد من أن نمر على قناة لذاتورة في طريق كثيرة التعاريج والأتباءات لا يعرفها السائق وليس خبيها خبير وكنا في العاشر من الشهر العربي تقريبا ودأوا يلقي أدوائه على الماء فيبدو كأنه أرض مستوية وجاوزنا القناة الأخير لن ذلك واندفع السائق في سيره ولم يرعنا إلى وقوفه فجأة وتأمننا فإذا نحن على لسان من الأرض ممتد في الماء لا يزيد عرضه على عرض عجلات السيارة ومعنى هذا أننا إذا حاولنا النزول في في الماء وإذا حاولنا الحركة فقد تنحرف يد السائق شمالا أو يميلا ولا شاهد الماء أيضا والعجيب أن مقدم السيارة منكم بينه وبين اللسان إلى نصف متر تقريبا واترب بعض الإخوان وحاول التحرك من مدعه فكان الأمر حازما جازما بعدم الحركة حتى تهدأ السيارة والعصب ونفكر فيما سيكون ودحكت وقلت لأميني الطعام أين الشاي المحفوظ عندك فقال ولماذا؟ فقلت نشرب فقال وتمزح في هذه الساعة وكان هذا الأخ محمود فاندي الفجعفري وكان خفيف الروح عذب الحديث شجاع نفسي بديئ المروءة فقلت له بالأجد يا محمود فهاتي الشاي وامتثل الأمر وخرجت تلمس من جانبه وصب شايا واخذنا نشرب ونحن على حفة الموت فعلا ولكنها رعاية الله وبعد أن هدأنا وهدأ السيق والسيارة أخذ الأخ حسن يوسف وهو قائدنا يتحرك للخلف في لا يتزيد عن برد السلاح وكله حذرا وعصاب ومدى نصف الساعات ما محلو على هذه الحال حتى انتهينا عرض مناسب في الطريق واندفعنا إلى السرات المستقيم وأنجينا الله من هوى لهذه اللحظات وكان عجيبا كذلك أن نصل إلى الإسماعيلية حوالي الساعة السادسة صباحا فنرأنا السيارة نفذ كل ما فيها من زيت ولا ندري بما كان تسير وهي والمستادفة الموافقة أن يوافق نفد الزيت نهاية الشوط والحمد لله على منه وكرمه وجميل لقفه إن ربي لطيف لما يشاء مباحث واذكر أننا في هذه الرحلة أيضا وقفنا بالقرب من دائرة بنجم على مفترق طرق الزراعية المتشابهة لم ندري أيها نسلك وترفتنا لنجد أحدا نسأله فلم نجد في الحقول ولا على الرؤوس هذه الطرق أحدا وأخيرا تذكر أحدنا هو الأخ الأنباشي محمد شلش، وكان بقسم روض الفرج إداك وقد رغب أن يساحبنا في هذه الرحلة أن معه سفرت البوليس فأخرجها ونفق فيها فتسارع الخفراء من كل مكان وجاء اقربهم فأخذ التعديم العسكري ببندقيته واسأل مين يا فقال له الأخ الشرش مباحث وأسر في اذنه كلاما ثم قل له أين الطريق فالدلال الخفير عليه بكل أدب وأخذنا وجهتنا إلى حيث نريد وقلت للأخ الشرش لماذا تقذب فابتسم وقال ما كذبت فإنما نحن مباحث عن الحق وعن الخير وعن الدين ولو قلت له غير ذلك لما رضي إلى أن نسحبه إلى العمدة، ومن ندري كيف يتصرف مع العمدة، فقد نحجز عنده إلى الصباح، ونحن إلى وقت عندنا لهذا كله، وكانت نكساً طريقاً وتخلصاً أشد الترافة. ضد النظام القائم، وخطونا بنجاح في بناء المسجد وارتفاع البناء، وأودينا بالنهاية الوافقة، فاشتدت سبعاً لذلك الدساليس والفتن من حولنا، وقام المغرضون من كل مكان يريدون الحيلولة دون تمام هذا العمل النافع، فلم يجدوا صداحا إلا دس والمشيئات والعرائض المجهولة، فكتبوا بهذا إلى السلطات المحلية والإسماعيلية من البوليس والنيابة وغيرها. ولما لم يجدهم ذلك نفعا، كتبوا عرد من توقيع نفيف من أهل إسماعيلية إلى رئيس الحكومة رأسا، وهو إذ ذاك صدق باش دمروها أمور غريبة منها أن هذا المدرس شوي عيون متسلم ومسك، وإستمد المال من هناك لأنه يبني مهندسا ودارا، ويصرف على عيّة دعوة، ولا يكلف الناس مرا، فمن أين له هذا؟ وكانت بداته الشيوعية في ذلك الوقت موضة جديدة في مصر، وكان سدق باشا أيضاً يحاربها أشد المحاربة، ومنها أن هذا المدرسة وفدي يعمل ضد النظام الحضر نظام سدق باشا، ويقول إن الانتخابات بهذه الصورة باطلة، وأن دستورة سنة ثلاثين باطل كذلك، وأنه إنما سفر إلى بحيرة لعمل دعاية ضد هذا النظام، وأنه ألقى محاضرة في نادي العمال في أكتوبر سنة ثلاثين عن أبي بكر صديق فقال إن انتخابه كان انتخاباً مباشراً، ولم يكن من درجتين وأن الانتخابات من درجتين باطل لهذا السبب ومنها أنه يتفوه ضد درجالة فؤاد ولي نعم بألفاظ يستحي من ذكرها وأنه ألقى في أكتوبر عيد محادرة أخرى عن عمر بن عبد العزيز قال فيها إن عمر بن عبد العزيز لم يأخذ من بيت المال شيئا أبدا ولكن ملوك هذا الزمان يأخذون أموال الرعية بالواتل وذلك في الوقت الذي سجن فيه الأستاذ العقادة بتهمة العاب فدات الملكية وفصل فيه أربعة من, المدرسين من لهذه الشبهة ومنها وقد نسي الكاتبون البند الأول أن هذا المدرس يجمع من الأهلين أموال ينفقها في مشروعات لمدارس ومساجد لا ندري أن يذهب بها مع أن القانون المالية يمنع الموظفين من جمع الأموال وهو يخالف هذه المخالفة بين سمع الحكومة ووسرها إلى غير ذلك من أمثال هذه الاتهامات التي بلغت نسي عشرة هما كلها بطل إلا أن مثل هذه الأريضة وذلك أني ألقيت فعلا المحاضرتين المشار إليهم في المدوعة والزمان والمكان المحدد فيها ولكن لم أحاول هذا التطبيق الأخير وهذا تعمق في الكيد والفتنة لا يعرفه إلا من دربها لأنه بسرحاق بالباطل ولله في خلقه شؤون تحقيق وفي الصباح يوم من الأيام وأنا في طريق إلى الفصل لإلقاء الدرس الأول أو الثاني رأيت نادر المدرسة وكان إذاك الأستاذ أحمد الهادي سابق على باب حجرته ينظر إلي نادرات فيها غرابة فدرفت إليه وقلت السلام عليكم ورحمة الله صباح الخير حضرت النادر فابتسم وقال وعليكم السلام صباح الخير في لحظة فهمت أن وراءها شيئا فقلت خير إن شاء الله فقال خير خير فقلت إيه الحكاية لازم فيها حاجة فقال حاجة محكمة الجنايات ساد حسن محكمة الجنايات حبيبي وكلنا كده إن شاء الله بالوحدة المعلم فقلت جميل لماذا فقال عريضة من الرئيس رئيس الوزراء إلى وزير المعارف تقول إنك الشيوعي ضد النظام القائم وضد الملك وضد الدنيا كلها فقلت بس كده الحمد لله رب العالمين ولا يبك إذا كنا براء فاسلع قول الله تعالى اسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور صدق الله العظيم وإذا كنا نخدع الناس بهذا الجهاد في سبيله وهذه دعوة إلى دينه فإن محكمة الجنايات وجهنم قرينوا على الذين يخدعون الناس عن الدنيا بلباس الدين فلا تهتم وداعا لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلبين قريبون أقسم لك أنه لن يكون إلا الخير عن إذنك فقد مدى بعض الوقت الحسة وهذه مخالفة لأحبها وتركت الرجل في مكنه مستغربا هذه الردود وانصرفت إلى الدرس وكل ثقة وطمأنينة بأن هذا عبد أطفال ولن ينتهي إلا إلى نتيجة المحتومة لمثله إهمال النسان كان المطلوب من الناظر أن يتحرك كل ما جاء في هذه العريدة بكل وسائل التحري ويفتش على كراسات التحضير عندي وعلى الموضوعات التي أدرسها للتلاميذ في المحفوظات والمطلعة والإملاء مثلا وعن منهاج اللمعية وخطتها واثارها وهكذا وأن يبدي في ذلك رأيه واضحا فلم يجد ودم أن يستعين بكل من يرى أنه يفيده في هذا الشأن فأشرك معه قد المحكمة الاهليه ووكيل النيابه ومأمر المركز ومعاون البوليس وكتب لأمثاله مما نقل وجمع كل هذه المعلومات ودم إليها قانون جمعية وتقريرا وفيا عن أعمالها واتلع على الكراسات فوجد أول قدرة من الأملاء موضوعا عن زيارة الملك فؤاد رحمه الله للقناة في رحلة من بورسعيد إلى السويس وفيه ثناء عليه والتعداد لمآثره فنقله بنصه في تقريره وأرفق به فيما أذكر كراسات من كراسات التلاميذ، واهتم لذلك اهتماما عظيما إذ كان مهتم ببفديته وجاء في العريضة تعريض بهذا المعنى وأراد الرجل أن يدفع نفسه عن الحق شهادة ومن الترأي في أن معاون البوليس حينذاك قد كان ليوزباشي حسن الشريف النبا كان يكتب التقريره وهو متضايق نشط الديق مما جاء في هذه العريضة من أكاديم ادخل عليه أحد كتاب لشركة القناة غير المصريين فسأله عن سبب ما يبدو عليه من ديق فأخبره الخبر فده الرجل وقال هذا كلام الفارغ أن رأيت الشيخ حسن في يوم المروري الملك بالفواد والإسماعيلية يقول العمال لازم تذهب إلى الأسكة وتحيي الملك حتى يفهم الأجانب في هذا البلد أننا نحترم الأمريكنا ونحبه فيزيد احترامنا عندهم وأنا مستعد أن أكتب لك شهادة من الفرنساوي وأظنه كتبها وأظنها أرفقت بالمنف وأظن هذا الكاتب هو المسيو توفيق كيروس الذي لا يزال بالإسماعيلية إلى الآن كان ذلك في عام ثمانية وأربعين ومن الترائف كذلك أنه جاء في تقرير أحد رجال البوليس بهذه المناسبة أن كثير من الذين لم تنفع معهم وسائل التعديب البوليسية ولم تردعوا الانتكاب بعد الزلات قد أفلحت معهم الوسائل الروحية التي تؤثر بها جماعة الإخوان على نفوسهم فصار من أمثلة الاستقامة والصراح وأنه يقترح أن تشجع الحكومة وتعمل على تعميم فروع هذه الجماعة في البلاد حتى يكون في ذلك أكبر خدمة للأمن والإصلاح علي بيك الكلياني عضو الإخوان وصدر هذا الملف الضخم من مدرسة الإسماعيلية الابتدائية إلى وزارة المعارفة وزيرها أنحين ذاك فيما أظن علي ماهر وبعد قليل فوجئنا بزيارة علي بيك الكيلاني مراقب عام التعليم الابتدائي للإسماعيلية وفي الحساس الثانية زارني ومعه ناظر ووقف لتأبن مليء في هذا المدرس ثم التفت إلى الناظر مبتسما وقال أهو دا كل أستاذ حسن فابتسم الناظر أيضا وقال أهو دا يا بيه وابتسمت بدوري وقلت يا بيه يدعى سره. وانسرف وأتممت الدرس وخرجت فسلمت بدوري على المراقب في حجرة الناظر وعرفت منه أنه سيقضي ليلته الاسماعيليه وحدثني فقال لقد أرعبتنا عريضتك هذه يا أستاذ إن رئيس الحكومة حولها إلى وزير هو وحولها الي فقلت وما شاني انا برجل شعوعي فوضوي يجمع الملايين ويتبعه الألف كما تقول هذه العريضة وحولها إلى المراقب العام المساعد عبد الرحيم بقثمان فجاءني يقول وإذا كان شأن هذا المدرس هكذا فما درسنا معه، إنه خطر شديد الخطور، وقد يكون وراء تحقيقين معه ما وخطر ببلينا ونحن نتفهم احتمال كذب هذه العريضة، ولفت نظرنا لذلك ما فيها من تناقض فقلنا، أسلم التلق تحويلها للنظر، وقد كانت التقارير التي جاءتنا وفية شفية، ولكن اشتقت إلى الرجل الذي أثار هذه الدجة، فجت لأزورك زيارة شخصية، فلا تعتبرها زيارة تفتيشنا رسميات، ولكن جئت لرؤيتك فقط، فشاكرت له ذلك وانتحزتها فرصة وقلت له ذلك جميل يا سيدي ومن حق عليك اتمام للزيارة والجميل أن تزور بناء المسجد والمدرسة لترى بنفسك أثر من أثار هذه الدعوة والجماعة فوعد بذلك آخر النهار وجهز الإخوان أنفسهم وفي وسط البناء نظم حفل شيء المتوادع واستعد خطباؤهم وزجالوهم للقول وبر الرجل بوعده وحذر وهو يظن أنها مجرد زيارة ففوجئ بهذا الشيء. ودعوت في هذه الفترة القصيرة الأعيان والكبار الموظفين بالبلد وشدلت في دعوة المغردين والمشاركين في العريضة ليعروا بأنفسهم حبوط فتنهم والتأمل جمع وانتدم الحفل وتعاقب الخطبة ودهش الرجل وبخاصة حين كان يسمع أن هذا الخطيب نجار والآخر جنيني والثالث ميكوجي وهكذا فقال عجيب هذه عجب من درستنا أيتها ولم يتملك نفسه بعد نهاية الخطب أن قام فتنول وسام من أوسامة الإخوان وكان شارط الإخوان إذ ذاك وساما من الجوخ الأخضر كتب عليه الإخوان المسلمون فلبسه بسهوا أعلن دماؤه للجماعة وحيا مجتمعين بكلمات ضيّبة، ولزلت أذكر قولته لا لأيّد هذه المدرسة ولا رئيس هذه الجماعة وصفا، إلا أن أقول إنها مدرسة عجيبة ورجل مدهش، وأن منذ هذه اللحظة عدّم الإخوان المسلمين إن قابلتموني معكم وبقي لي في المعارف أشهر قليلة أكون بعدا في المعاش. وأعايدكم أنني سأقف كل جهدي وقت على خدمة هذه الدعوة لنحال الله وكأنما كان الرجل يحس بدنو أجله فما إن خرج المعاش حتى وفاه الأجل المحتوم بعده بقليل فاحتسبناه واحتسبته الدعوة ومات من المجاهدين بالنيات رحمه الله رحمة وسعه تفريق بين العنصرين ولأزال أذكر أن من هذه العرائد عريدة بتوقيع مسيحي جاء فيها أن هذا المدرس المتعصب الذي هرس جمعية متعصبة اسمها الإخوان المسلمون يفرق بين أبناء العنصريين في الفصل فيتعمد إهانة تلاميذ من المسيحيين وإهمالهم وعدم العناءة بهم ويؤثر الطلاب من المسلمين بكل اهتمامه وأسئلته وتوجيهاته وأن ذلك سيحدث فتنة كبرى إن لم تتدرك الوزارة بنقل هذا المدرس وقد أحدثت تحويل هذه العيدة إلى النظر لرد عليها دويا هائلا بين مواطنين المسيحيين بالإسماعيلية الذين استنكروا هذا العمل أشدر السنكار وجاء وقت عظيم من أعينهم وعلى رأسه راعي الكنيسة الأرثوذكسية هناك إلى المدرسة معينة سنكاره. وكتب المواطن الفاضل جورج السوريال أفند رئيس جمعية الكنيسة. والمواطن الفاضل يعقوب أفند رئيس جمعية الأحساء القبطية. والمواطن الفاضل فهمي أفند عطية من كبار الموظفين ومعه أعين طائفة وكماروهم رجال وسجدات. وكتبت الكنيسة بختمها وتوقيع حدائق الرأي رأيها الفاضل. عرائد وخطابات السنكار الفقه النظر بتقريئه الذي ختمه بقالمه أرجو وزارة المعارف أن ترهقنا بمثل هذه المجهولات وأن تحقق فيها بمعرفتها بدأ أن ثبت أنها جميع أمور كيدية لا يراد من ورائها خير المساجد بالإسماعيلية وافتتاح مسجد الإخوان وقد تأذن الله تبارك وتعالى لهذا المسجد بالتمام رغم كل العقبات التي وضعت أمامه ولم يأتر مدار من هذا العام فيما أذكر حتى كان قد تهياء لإقامة الشاعر وافتتح في صلاة العشاء من ليلة السابع عشر رمضان تفاؤلا بأنها ليلة غزوة بدر وليلة نزول القرآن الكريم وكان افتتاحه في حفل من دعي إليه الإخوان والإسماعية ومن شبر الخيط وقد أجمع الإخوان على أن أكون الإمام في أول صلاة لهذا المسجد وسمموا على ذلك كما سمموا على أن يكون الافتتاح بيدي قطع لأطمع الطامعين مما لا يستحقون ولكن الأستاذ أحمد السكر رئيس الإخوان بالمحمودية حين ذاك فاجأ الحاضرين بأن أتقدم إلى شريط الباب في قطاع وأولين الافتتاح فقد ذلك على أمل المترقبين وكان نطمة لهم يستحقونها. وفاجأتهم أن في المحراب بتقديم الأخي الأستاذ الشيخ حامد أسكرية إلى صدات أول فريدة في هذا المسجد اعترف من فضله في إنشائه والعمل على اسم مشروعه وقضي الأمر. ولقد كان مشروع المسجد خير وبركة على البلد بالنسبة لإنشاء المساجد. فقد بعثت الهمة والأريحية للحاج يوسف وآل الفراج من كرام الأهلين بالإسماعيلية والأريحية إلى بناء مسجد آخر في أقصى البلد في جهة أحواج ما تكون إلى مسجد وقد أبت همتهم إلا أن يسابقوا الإخوان في مسجدهم وفي ذلك فليت نفسه المتنافسون فتم المسجدان في يوم واحد ودعينا لافتتاح مسجد الحاج يوسف رحمه الله وهكذا يسمى الآن وسمم على أن افتتاحه قبل مسجدنا ومن حسن حظ أن اليوم كان يوم جمعة فجعلنا صلاة الجمعات في هذا المسجد المبارك وصلاة العشاء في هذا اليوم في مسجد الإخوان فكأنها فتحين في يوم واحد كما دفعت الأريحية كذلك الحاج محمد جاد رحمه الله وهو من خيال الأهلين بالإسماعيلية كذلك إلى إنشاء مسجد ثالث بسمح في حي آخر يحتاج إلى المسجد أيضا وقد أذف الله على خير حال وتحركت همة الحاج مصطفى وهو السابق في إنشاء مسجد العراشية فوسع هذا المسجد وأذف إليه مساحة جديدة وتحسينات كثيرة. وهكذا كان مسجد الإخوان قائمة مشروعات طيبة في بلد الأمين الإسماعيلية. وهكذا كان مسجد الإخوان قائمة مشروعات طيبة في البلد الأمين الإسماعيلية. زيارة سدقي باشا لسيناء. وصدف في هذه الأثناء أن اعتزمت سدقي باشا وهو رئيس الحكومة حينذاك زيارة سيناء وكان طبيعيا أن يمر بالإسماعيلية. وأهتزت الإدارة لهذا النبأ وأخذ في الاستعداد لاستقبال رئيس الحكومة وحشد الناس له بالمحدة اللي يقبلوها وحضر المحافظ مرة وحضر مأمور الضبط بعد ذلك وأخذوا يفكرون في من يخطب له في هذا الاستقبال ولست أدري أي من دلهم علي فقال وقال الضيف والله لئن لم تأكلوه لا آكلوه قال فلما رأيت ذلك ضربت بيدي فأكلت وأكلت المرأة وولدي وضيفي ثم غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت بر. فقلت بروا وحنثت فقال أنت أبرهم وأخيرهم حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين حدثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن الرفيع المجاهد قال نزل ضيفهم برجل من الأنصاري فأبطأ الأنصاري وعلى أهله فجاء فقال عشيت ضيفي والله لا أطعم الليلة فقال الأنصاري بي بيت, ضيف بي بيت ضيف الليلة بغير عشاء قربوا طعامكم فأكلوا وأكلوا, فأكلوا وأكلوا معه فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بأمره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعت الله وعصيت الشيطان حدثنا عثمان وأسعاق قال حدثنا جرير وحدثنا الحسين حدثنا عويد الله عن إسرائيل عن عبد العزيز عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا الوليد بن صالح حدثنا أبو زيد عن سليمان عن أبي عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر أنه كان عند أبي بكر ضيف أو أضياف فاحتبس عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فلما جاء قال أما عشيته أما أو قال أما عشيتموهم قالوا لا فغضب وسب وقال لا أطعم وقالت المرأة أنا والله لا أطعم وقال الضيف أو الأضياف وأنا والله أو نحن والله لا نطعم فقال أبو بكر كله بسم الله إنما كانت الأولى من الشيطان حدثنا يحيى بن خلف حدثنا عبد الأعلى حدثنا الجرير عن أبي عثمان عبد الرحمن بن أبي بكر،, بكر أن أبا بكر تضيفه رهط فقال لعبد الرحمن دونك أضيافك فأني منطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأفرق فأفرغ من قراهم قبل أن أجي فأتاهم بما كان عنده فقال أطعموا فقال أين منزلنا قال, أطعم أطعم أطعموا, قال أطعموا قالوا ما نحن بآكلين حتى يجيء منزلنا فقال اقبلوا عنا قراكم فإنه لو جاء ولو تطعم ولم تطعموا لنلقين منه فأبو فعرفت أنه سيجد علي فلما جاء تنحيت فقال ما صنعت بأضيافي فأخبروه فقال يا عبد الرحمن ثم قال يا غنثر أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي إلا أجبت فخرجت إليه فقلت سل أضيافك فقالوا صدق قد أتانا به فقال إنما إنما انتظرتموني والله لا أطعم الليلة فقال الآخرون والله لا نطعم حتى تطعمه قال لم ار في الشر كالليلة قط وإلكم ما لكم الا تقبلون عنا قراكم ثم قال هات طعامك فجاء به فوضع يده وقال بسم الله الأول من الشيطان فأكل وأكلوا حدثنا سريج حدثنا ابن علي عن يونس عن الحسن عن أبي الدرداء أنه تضيفهم ضيف فأبطأ أبو الدرداء حتى نام الضيف طاوية ونام الصبية فجاء, فجاء ونام الصبية فجاء أبو الدرداء والمرأة غضبة تلظى فقال لقد شققت علينا منذ الليلة أبطأت علينا حتى بات ضيفنا طاوية ونام صبياننا جياعا فغضب وقال لا أطعمه الليلة وقالت المرأة والله لا أطعم حتى تطعم فاستيقظ الضيف وقال ألا تراها تجر, تجر على الذنوب؟ إني احتبست في كذا وكذا فقال الضيف وأنا والله حتى تطعمه والطعام موضوع فلما رأيت الضيف جائع والصبية جياعا قدمت يدي فأكلت وأكل معي فبروا يا رسول الله وفجرت فقال بل أنت أبرهم وأخيرهم حدثنا محمد بن سهل، حدثنا حفص بن عمر عن الحكم عن عكرمة قال كان ضيف عند عبد الله بن رواحة فأمسى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أتى البيت فقال هل عشيت ضيفي فقالت المرأة كان الطعام زهيدا يعني قليلا فخشينا أن تفرق عليه أن تفرق عليه الأيدي وسمعناك تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الثلاثة فحلف عبد الله لا يتعشى وحلفت المرأة ولا تأكل وحلف الضيف ولا يأكل فقال عبد الله قربوا عشاءنا فتعشوا ثم غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال كل يا ابن رواحة قال قد أكلت حدثنا من الأصبahan حدثنا علي بن مسر عن شاب من عروة عن أبيه قال كان إبراهيم عليه السلام ياتيه الله تعالى بالضيف ليأجره ليأجره فاحتبس عنه الضيف ثلاثا فقال لساره لقد احتبس عنا الضيف وما نراه احتبس عنا الا لما يراه من شدتنا على على خدمنا فعلوا فعلوا فإن جاء لا يخدمه غيري وغيرك حدثنا محمد بن علي السرخسي حدثنا علي بن عاصم عن خالد الحذان عميد بن عبد الله بن الصامت عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال مر الرسل بإبراهيم متنكرين فأضافهم فقال لسارة لقد نزل لبنا اليوم قوم ما رأيت أحسن وجوها منهم ولا أطيب ريحا منهم وكانوا ثلاثة فقالت أنا أكفيك ما عندي فاكفني ما عندك فخبزت لهم وقام إلى عجل بقر فذبحه ثم خد أو حفر له في الأرض خدا فأججه نارا ثم وضع العجل العجل فيه برأسه وأظلافه. قالت له سارة لم فعلت هذا؟ قال أحببت أن آتيهم به كما ذبحته كما ذبحته كما ذبحته يأكل من شاء منهم من رأسه ومن شاء من أظلافه. فجاءت بالخواني ووضعته بين أيديهم وجاءت بما عندها فوضعته. وجاء إبراهيم عليه السلام بالعجل. فوضعه على الخوان فجعلت أيديهم لا تصل إليه فقال لهم إبراهيم ألا تأكلون؟ فقالوا فقالوا يا إبراهيم إن قوم لا نأكل شيئا إلا بثمن قال إن لطعامنا هذا ثمنا قالوا وما ثمن وما ثمنه؟ قال تسمون الله إذا أكلتم وتحمدونه إذا فرغتم فإذا فعلتم ذلك فقد أعطيتمونا ثمنه قال فالتفت أحد الثلاثة إلى صاحبه من غير أن يسمعه فقال حق حق له أن يتخذه الله خليلا ما ينساه على حال قال إبراهيم لو علمنا أنكم لا تأكلون عندنا لتمسكنا بلبن بقرتنا ها من هذا يقول لم نذبح عجلها وإنما ذبحناه إرادة أن تأكل فقال أحد الثلاثة ابعثوا لإبراهيم عجل بقرته فزخ به أحد الثلاثة فقام أحسن مما كان وأسمنوا يشتد إلى أمه ففزع إبراهيم عليه السلام مخاف أن يكون شيء حدث لم يعلم به قالوا لا تخف إن أرسلنا إلى قوم لوط تذنع عبيد الله بن عمر عن عمر بن محمد عن أصباط عن السدي قال نزلت الرسل بإبراهيم عليه السلام يتضيبونه فجاءهم بعجل حنيذ فلما وضع بين أيديهم لم تصل, لم تصل إليه كف ولم يتناولوا منه شيئا فقال لهم إبراهيم حين رآهم لا يطعمون ما لكم لا تطعمون قالوا إن قوم لا نصيب طعام إلا بثمن فقال إبراهيم إن لطعامي هذا ثمن قالوا وما ثمنه قال تذكرون الله عز وجل في أوله وتحمدونه في آخره فقال جبريل لمكائل عليه السلام حق لهذا أن يتخذه الله خليلا حدثنا محمد بن سهل حدثنا عبد الرزاق حدثنا أبي أن عمر بن زيد أخبره عن عمر بن دينار قال لما تضيف الملائكة إبراهيم عليه السلام قدم العجلة فقالوا لا نأكل إلا بثمن قال فكلوه وأدوا ثمنه قال وما ثمنه قال تسمون الله تعالى إذا كلتم وتحمدونه إذا ضربتم قال فنظر بعضهم إلى بعض فقالوا بهذا اتخذك الله قليلا حدثنا محمد بن سهل حدثني اسماعيل بن عبد الكريم حدثني عبد الصمد حدثني قال سمعت وهب من المنبه يقول البعث الله تعالى الملائكة فأتوا إبراهيم عليه السلام فلما رأهم راحه وهيئتهم وجمالهم فسلموا عليه وجلسوا إليه فقام ليقرب إليهم قرى فقالوا له مكانك فقال بل دعوني آتيكم بما ينبغي لكم فإن لكم حقا ولم يأتنا أحد حق بالكرامة منكم وأمر بعجل سمين يعني شواء فقرب إليهم الطعام فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة أخبرنا الفضل عن يسار حدثني ابن الفضل عن ابن إسحاق يعني محمد ابن إسحاق قال كان إبراهيم يضيف من ينزل به يضيف من نزل, من نزل به وكان الله تعالى قد أوسع عليه وبسط له في المال والخدام وكان الضيف قد حبس عنه خمسة عشر ليلة حتى شق ذلك عليه ألا يضيفه أحد فلما رآهم سر بهم فرأى ضيفا لم يضفه مثلهم حسنا وجمالا فقال لا يخدم هؤلاء القوم إلا أنا بيدي فخرج فجاء بعجل سمين قد خده فقربه إليهم فأمسك أيديهم فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم حين لم يأكلوا من طعامه فقالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم الوطن حدثنا الحسن بن عبد العزيز عن بحارث عن وحد أبن زيد قال أتى إبراهيم عليه السلام ضيوفا لم يرى مثلهم صورهم وأرواحهم وكلامهم فخرج فأخذ عجلا فشواه فأتاه لم يرى مثلهم فأتاهم به فقال ألا تأكلون فلما رآهم لا يأكلون الطعام ناكرهم فقال كلوا وأدوا حق طعامنا قال وما حقه وما حقه قال تسمون الله إذا أردت ثم أن تأكلوا وتحمدون الله إذا فرغتم فقال بعضهم لبعض حق لله أو حق لله أن يتخذ إبراهيم خليلا حدثنا محمد بن الصباح حدثنا خلف بن خليفة عن يزيد بن كيسان أن أبي حازم عن أبي هريرة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فإذا هو أبي بكر وعمر فقال ما أخرجكما قال الجوع قال وأنا الذي نفسه بيده أخرجني الذي أخرجكما فأتى رجلا من الأنصار فإذا بالمرأة فلما نظرت إليه قالت مرحبا وأهلا قال أين فلان قالت يستعذب لنا من الماء فبين هو كذلك جاءه فلما نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه كبر وقال ما أحد أكرم من أضيافنا فجاء بعذق فيه بصر ورطب فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألاجتنيتيه <تصفيق> العثق هو عثق النخلة، وفيه بسر نوع الرطب الرطب المعروف والبسر إذا بدأ يتحول إلى تمر. ألاجتنيتي يعني فرقتي يعني قطفت هذا وتركت لنا شيئا وأخذتم شيئا. قال تخيروا على أعينكم فأخذ المدية. المودي شيء يقطع مثل السكين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب يعني الرجل أخذ سكينا ليذبح لهم شاتل. فذبح لهم وأكلوا من العذق وشربوا من الماء. قال وقال قال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسألون عن هذا النعيم يوم القيامة أخرجكم الجوع فلم ترجعوا حتى أصابتم من هذا النعيم. حدثنا محمد بن الجنيد حدثنا إحي بن غيلان، حدثنا أبو حيان عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة سمعته يقول انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه إلى أبي الهيثم فدخل على امرأته فقال أين أبو الهيثم؟ فقال ذهب لا يستعذب من حسي قناة فبينهم على ذلك إذا أتاهم فقال للمرأة وحيك ما صنعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا قال قومي فقامت إلى شعير فطحنته وخبزته وقام إلى غنيمة له فقال لا تذبح ذات در فذبح شاة فطبخ لهم ثم قدم إليهم فأكل ومن معه ثم أنزل شنة أو دلوا معلقا فيه ماء فشرب فقال فشرب النبي صلى الله عليه وسلم يعني فقال لا تسالون عن هذا النعيم قال أبو الهيثم أخدمني فما لي خادم قال أهل بيت يأتينا فأتنا فسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برأسين فأتاه فقال الذي وعدتني فقال لي خذ أيهما شئت قال اختر لي فإن في أمرك بركة قال المستشار مؤتمن خذ هذا واستوصي به خيرا فإني رأيته يصلي وقد نهيت عن المصلين حدثنا عثمان عن يحيى بن بكير عن يحيى بن بكير عن شيبان عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المستشار مؤتمن حدثنا محمد بن عبد الملك حدثنا سعيد ابن حفير حدثني أحيى بن أيوب عن يزيد بن الهاد حدثني محمد بن إبراهيم عن الحويرث بن الرئاب قال بينا أنا بالأثاية إذ خرج علي إنسان من قبر يلتهب وجهه ورأسه نارا في جامعة من حديث فقال سقني فخرج إنسان في أثره فقال لا تسقي الكافر وأخذ بطرف السلسلة فجذبه حتى دخل القبر فبركتنا قت بعرق الضبية فصليت المغرب والعشاء ثم ركبت حتى صبحت المدينة فأتيت عمر فأخبرته فأرسل إلى مشيخة في كتف الصحراء في كتف الصفراء فقالوا هذا رجل مات في الجاهلية ولم يرى للضيف حقا حدثنا هارون بن سفيان حدثنا حدثتنا بنت سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس قال سمعت قالت سمعت عبيد الله بن حسن بن حسن بن علي يقول لابن أخيه إذا جاءك ضيف لابنة يقول لابنة أخيه إذا جاءك ضيف فضعي وسادتك له فإن الرحمة لا تزال تجري عليك ما دام ضيفك على وسادتك وما كان عندك من شيء فقدميه ولو خبزا وزيتا باب من قال الضيافة ثلاث حدثنا اسحاق بن اسماعيل حدثنا جرير عن الأحمش عن بصالح صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الضيف في ثلاث فما فهو صدقه حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حمادان عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الضيافة ثلاث أيام فما سوى ذلك فهو صدقه حدثنا محمد بن اسماعيل البخاري حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا إشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الضيافة ثلاث فما بعده النفا وصدقة حدثنا حسين حدثنا عبيد الله مو سحدثنا شيبان عن يحيى قال خبرني أبو سلمة عن أبي فريرة مثله ولم يرفعه حدثنا ابن دار حدثنا أبو عامر عن علي بن مبارك عن يحيى عن أبي سلمة أنه سمع به ريرة مقوفا ولم يرفعه حدثنا ابن دار عن عثمان عن عثمان بن عمر عن علي بن مبارك عن يحيى عن عن ابن الليث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا سفيان بن وكي حدثنا أبي عن علي بن المبارك عن يحيى عن أبي سلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول الضيافة ثلاثة أيام فما كان أفضل من ذلك فصدقه حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا أبان عن يحيى من أبن أبي كثير عن ابي سلم عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضيافه ثلاثه ايام فما زاد فهو صدقه حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن محمد بن عمرو عن ابي سلمى عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضيافه ثلاثه ايام فما زاد فهو صدقه حدثنا ابو بكر حدثنا حسين بن علي حدثنا زائد عن ميسره عن ابي حازم عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له ما قر الضيف ما قر الضيف قال ثلاثة فما فوقهن فهو صدقه حدثنا مسدد عن حماد وحفص عن زيادة بن أبي المغيرة عفوا عن زيادة أبي المغيرة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الضيافة ثلاث فما كان فوق ذلك فهو صدقه وعلى الضيف أن يتحول ولا يؤثم أهل منزله حدثنا الوليد بن صالح وسفييد بن النعمان عن الوليد عن أبي معشر عن سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الضيافة أول يوم حق والثاني معروف والثالث صدقة ولا يحل لرجل أن ينزل على قوم أن يؤثمهم حدثنا تيمية من المنتصر حدثنا محمد بن الحسن حدثنا عوف عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الضيف ضيافة الضيف ثلاثة أيام فما زادها وصدق وبه عن عوف عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا عبد الرحمن بن اسحاق عن المقبر عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جائزة الضيف ثلاث فما كان بعد ذلك ما هو ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. حدثنا محمد بن سهل حدثنا أبو الأسود حدثنا نافع بن يزيد عن يزيد بن الهاذ عن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم حدثه وعن عبد الله بن عمر بن عثمان عن ابن أبي عمرا عن زيد بن خالد الجوهني سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الضيافة ثلاث الليالي وما زاد على ذلك صدقة حدثنا يحيى حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن الهاذ عن أبي بكر بن محمد عن عبد الله بن عمر بن عثمان عن ابن أبي عمرا زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الضيافة ثلاث فما عمره في الآتي فمتى فمتى ان إن العلماء آل العمل فإذا أفنى عمره في جمعه فمتى يعمل؟ قال أخبرني أحمد بن الحسين التوزي قال أنبأنا أبو عمر أحمد بن موسى بن مو أحمد بن محمد بن موسى ابن العلاف قال حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا محمد بن أبي عمر, عمر قال سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام يقول سمعني عبد الله بن إدريس أتلهف على بعض الشيوخ فقال لي يا أبا عبيد مهما ما فاتك من العلم فلا يفوتنك العمل قال أخبرنا أبا القاسم عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي قال أنباءنا سهل بن أحمد الديباجي قال حدثنا محمد بن محمد بن الأشعة الكوفي بمصر قال حدثنا موسى بن إسماعيل ابن ابن موسى ابن جعفر ابن محمد قال حدثني أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي, علي بن الحسين عن أبيه عن علي قال الزاهد عندنا من علم فعمل ومن أيقن فحذر فإن أمسى على عسر فحمد الله وإن أصبح على يسر شكر الله فهذا هو الزاهد قال باب في التغليض على من ترك العمل بالعلم وعدل إلى ضده وخلاف مقتضاه في الحكم قال أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أنبأنا حامد بن محمد بن عبد الله الهاروي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أبن وهب قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا قيس بن الربيع عن الأعمشي عن أبي وائل عن حليفة بن اليماني رضي الله عنه فيما أعلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل لمن لا يعلم ويل لمن علم ثم لا يعمل ثلاثا قال أخبرنا أحمد بن علي بن يزداد القارئ قال أنبأنا عبد الله بن ابراهيم بن عبد الملك لأصبهني بها قال أنبأنا محمد بن علي بن مقلد الفرقدي قال حدثنا إسماعيل بن عمر البجلي قال حدثنا فرج بن فضال عن سليمان بن ربيع عن سليمان بن ربيع مولى العباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويل لمن لا يعلم ولو شاء الله لعلمه وويل لمن, لمن يعلم ولا يعمل سبع مرات قال وأخبرنا ابن ابن, ابن يزدات قال أنبأنا عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن علي الفقدي قال حدثنا إسماعيل بن عمرو قال حدثنا إسماعيل بن زكريى عن جعفر بن برقان عن مولى بن مهران عن أبي درداء رضي الله عنه بنحوه قال أخبرنا أحب محمد بن أحمد بن رزق قال أنباءنا عثمان بن أحمد الدقاق حدثنا حسين بن أبي معشر قال أخبرنا وكيع عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال, قال أبو الدرداء رضي الله عنه ويل للذي لا يعلم وويل للذي يعلم ولا يعمل سبع مرات قال أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أنباءنا أحمد بن إسحاق ابن من جاب الطيبي وأنباءنا القاضي أبو الفرج محمد بن أحمد بن الحسن الشافعي قال أنباءنا أحمد بن يوسف ابن خلات قال حدثنا محمد بن يوسف القرشي قال حدثنا عبد الله بن داود الحزيني قال حدثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال قال أبو الدرداء رضي الله عنه ويل لمن لا يعلم ولا يعمل مرة وقال ابن خلاد وويل لمن لا لمن يعلم ولا يعمل مرة وويل لمن علم ولم يعمل سبع مرات قال اخبرنا ابو الحسن علي بن احمد بن عمر عمر المقري قال انبانا عبد الباقي بن قانع القاضي قال حدثنا خسير بن علي بن الازهري بالكوفه قال حدثنا عباده بن يعقوب قال حدثنا ابو داود النخعي قال حدثنا علي بن عبيد عبيد الله الغطفاني عن سليك قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا علم العالم ولم يعمل كان كالمصباح يضيء للناس ويحدق نفسه قال أخبرنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الحافظ بأصبهان قال حدثنا أبو محمد عبد الله عبد الله بن جعفر ابن أحمد ابن فارس قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن مسعود العبدي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا علي بن سليمان الكلبي قال حدثنا الأعمش عن أبي تميمه عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وإنسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أنباءنا الحسين بن أيوب الهاشمي قال حدثنا موسى بن عيسى المصيصي قال حدثنا لوين وأخبرنا يوسف يوسف بن رباح ابن علي البصري قال أنباءنا القاضي ابو الحسن علي علي بن الحسين بن بن دار الأزني قال حدثنا لوين واخبرنا الحسن بن محمد الخلال قال حدثنا محمد بن علي بن سويد الغابري قال أنباءنا محمد بن علي بن داوود التميمي باذنه قال حدثنا لوين محمد بن سليمان قال حدثنا محمد بن جابر عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أبي بارزة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه مثل الفتيلة تضيء للناس وتحدق نفسها واللفظ لحديث الخلال قال أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا أبو الحسين عبد الصمد بن علي بن محمد الطس التصي. قال حدثنا محمد بن القاسم المعروف بأبي العيناء. قال حدثنا أبو عاصم ابن جريج عن أبي الزبي... الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطلع قوم من أهل الجنة على قوم من أهل النار فقالوا بما دخلتم النار وإنما دخلنا الجنة بتعليمكم. قال إن كنا نأمركم ولا نفعل. قال أخبرنا أبو الحسن. من... قال أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله. الأصبهني بها قال حدثنا أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني قال حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان العرقي قال حدثنا زهير بن عباد قال حدثنا أبو بكر الداهري عبد الله بن حكيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن الوليد بن عقبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أناس من أهل الجنة من أهل الجنة يتطلعون إلى أناس من أهل النار فيقولون بما دخلتم النار فوالله ما دخلنا الجنة إلا بما تعلمنا منكم فيقولون إن كنا نقول ولا نفعل قال سليمان لم يروه عن أبي عن أبي خالد إلا أبو بكر الداهري تفرد به زهير قال أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر ابن حفص المقري قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن العباس بن الفضل بالموصل قال حدثنا محمد بن أحمد بن أبي المثنى قال حدثنا محاضر بن المورع قال حدثنا الأعمش عن شقيق بن السلمة قال قيل لأسامة بن زيد ألا تدخل على عثمان فتكلمه فقال إنكم ترون أني لا أكلمه إلا أسمعتكم لقد كلمته فيما بيني وبينه دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه ولا أقول لرجل إنك خير الناس وإن كان علي أميرا بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال وما سمعته يقول قال قال يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه فيه قالوا أليس كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر قال كنت أمركم بالمعروف ولا أفعله وأنهىكم عن المنكر وآتيه قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضيل الصير في قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء قال أنباءنا أبو سلمة عن منصور, عن منصور بن زادان قال مبئت أن بعض من يلقى في النار ليتأذى أهل النار بريحه فيقال له ويلك ما كنت تعمل ما يكفينا ما نحن فيه من الشر حتى ابتلنا بك وناتني ريحك قال فيقول إني كنت عالما فلم أنتفع بعلمي أخبرني أبو جعفر محمد بن مجعفر بن علان الوراق قال أنباءنا أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن محمد الصفار الهروي قال أخبرنا محمد بن بيراهيم الوكيل قال حدثنا محمد بن محمود أستمر قندي قال وسمعته يعني إحيى ابن معاذ الرازي يقول مسكين من كان علمه حجيجه ولسانه خصيمه وفهمه القاطع بعذره قيل لبعضهم ألا تطلب العلم فقال خصومي من العلم كثير فلا أزداد قال أنباءنا أحمد بن محمد بن أحمد المجهز قال حدثنا أبو الفضل عبيد الله, عبيد الله ابن عبد الرحمن الزهري من لفظه إملاء. قال حدثني إبراهيم بن عبد الله ابن أيوب المخرمي قال سمعت سري بن المغلس السقطي يقول كلما ازددت علما كانت الحجة عليك أو كذب. قال أخبرني أخبرنا أبو الحسن علي بن طالحة بن محمد المقري قال سمعت أبو الحسين محمد بن أحمد ابن سمعون الواعظ يقول كل من لم ينظر بالعلم فيما لله عليه فالعلم حجة عليه واباله قال أخبرنا أبو طاهر عبد الغفار بن بن محمد بن جعفر المؤدب قال أنبأنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن الصواف قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا سعير بن حاتم قال حدثنا جعفر بن سليمان الضباعي عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يعافي المؤمنين يوم القيامة ما لا يعافي العلماء قرأت على ظهر كتابي لأبي بكر محمد بن عبد الله بن أبان الهيسي إذا العلم لم تعمل به كان حجة عليك ولم تعذر بما أنت حامل فإن كنت قد أبصرت هذا فإنما يصدق قول المرء ما هو فاعل قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد ابن أبي طاهر الدقاق وأبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله ابن محمد ابن الحسين الجرمي قال أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن الزبير الكوفي قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان العامري قال حدثنا زيد ابن الحباب عن مارك بن المغول قال الشعبية يقول ليتني لم أكن علمت من ذل العلم شيئا قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبان الثعلابي الهيثي قال حدثنا أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد قال حدثنا أحمد بن حمد بن شاهين قال حدثنا ابن سهل يعني محمد بن سهل ابن, عسك محمد بن سهل ابن عسكر قال سمعت الفريابي يقول سمعت سفيان التوري يقول ليتني لم أكتب العلم وليتني أنجو من علمي كفافة لا علي ولا لي قال اخبرنا أبو القاسم طلحة بن علي بن الصقر الكتاني قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال حدثنا أبو عيسى موسى بن إبراهيم الطوسي قال حدثنا أبو معمر قاسم بن عيينة يقول العلم إن لم ينفعك ضرك قلت يعني إذا لم ينفعه بأن يعمل به ضره بكونه حجة عليه قال أخبرنا أبو علي الحسن بن علي بن محمد التميمي قال أنبأنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك بن القطيعي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حمل قال حدثني أبي قال حدثنا أبو الربيع يعني عمر بن سليمان قال حدثني أبو الأشهد عن محمد بن واسع قال قال, قال لقمان لابنه يابني لا تتعلم ما لا تعلم حتى تعمل بما تعلم قال أخبرنا أول الحسن محمد بن عبد العزيز بن جعفر البرزعي قال أخبرنا علي بن محمد بن إبراهيم بن علوى الجوهري قال حدثنا محمد بن أحمد بن الحسين بن باباية الحنائي قال حدثنا محمد بن عبد الله القرشي قال حدثنا محمد بن الحسين هو البرجلاني قال حدثني أحمد بن محمد قال حدثنا أبو عبد الصمد العميع عن مالك بن دينار رض رحمه الله قال إني وجدت في بعض الحكمة لا خير لك أن تعلم ما لم تعلم ولم تعمل بما قد علمت فإن مثل ذلك مثل رجل احتطب حطب فحزم حزمة ذهب ذهب يحملها فعجز عنها فضم إليها أخرى قال أخبرنا أحمد بن أبي جعفر القطيعي قال أنبأنا إسحاق بن مسعد بن الحسن بن سفيان النسوي قال حدثنا حرمالة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال حدثنا سفيان قال كان عالم وعابد في بني إسرائيل فقال العالم للعابد ما يمنعك أن تأتيني وتأخذ مني وأنت ترى الناس يأتوني فقال العابد تعلمت شيئا فأنا أعمل به فإذا فني أتيتك قال أنشدني أبو عبد الله محمد بن علي بن عبد الله الصوري لنفسه كم إلى كم أغدو إلى طلب العلم مجددا في جمع ذاك حفية طالبا منه كل نوع وفن وغريب ولست أعمل شيئا وإذا كان طالب العلم لا يعمل بالعلم كان عبدا شقيا إنما تنفع العلوم لمن كان بها عاملا وكان تقيا قال أخبرنا أبو الفرج عبد السلام بن عبد الوهاب القرشي أصبها قال أنباءنا سليمان بن احمد بن ايوب الطبراني قال حدثنا مطيبه بن الشعيب الازدي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال الطبراني وحدثنا أبو الزنباء روح بن الفرج قال حدثنا يحيى بن بكير بك قال حدثنا علي بن إبراهيم ابن أبي عبنى عن الوليد بن عبد الرحمن الجراشي عن جبر بن بن فير قال حدثني عفو بن مالك إن الأشجعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى السماء يوما فقال هذا أوان يرفع العلم فقال له رجل من الأنصار يقال له زياد, زياد بن لبيد يا رسول الله يرفع العلم وقد أثبت ووعته القلوب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت لأحسبك من أفقه أهل المدينة ثم ذكر ضلالة اليهود والنصارى على ما في أيديهم من كتاب الله فلقيت شداد بن أوسف حدثته بحديث عوف بن مالك فقال صدق عوف ألا أخبرك بأول ذلك يرفع قلت بلى قال الخشوع حتى لا ترى خاشعة قال أنبأنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن عبد الله الكاتب قال أنبأنا أبو مسلم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله ابن مهران قال قرأت على أبي جعفر محمد محمد بن أحمد بن محمد للسبح قال حدثنا أبو رجاء محمد بن حمد بن موسى قال حدثنا أحمد بن جميل قال أنباءنا حفص بن حميد عن ابن المبارك رحمه الله قال كان رجل ذمال لم يسمع بعالم إلا أتاه حتى يقتبس منه فسمع أن في موضع كذا وكذا عالما فركب السفينة وفيها امرأة فقالت ما أمرك يا هذا فقال إني مشغوف, مشغوف بحب العلم فسمعت أن في موضع كذا عالما آتيه قالت يا هذا كل ما زيد في علمك يزيد في عملك أو تزيد في علمك والعمل موقوف فانتبه الرجل ورجع وأخذ في العمل قال أخبرنا القاضي أبو العلاء محمد بن علي الواسطي قال أخبرنا أبو الفتح محمد بن الحسين الموصلي قال حدثنا عبد الله بن علي العمري قال حدثنا الفتح بن شخره قال حدثنا عبد الله بن خيبق قال حدثنا عبد الله بن استندي عن إبراهيم بن أدهم قال خرج رجل يطلب العلم فاستقبله حجر في الطريق فإذا فيه منقوش اقلبني ترى العجب وتعتبر قال فأقلب الحجر فإذا فيه مكتوب أنت بما تعلم لا تعمل كيف تطلب ما لا تعلم قال فرجع الرجل قال أخبرني عبيد الله عبيد الله بن أبي الفتح الفارسي قال أنباءنا محمد بن, بن العباس الخرواز قال حدثنا جعفر بن محمد الصندري قال أنباءنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا محمد بن زيد يزيد ابن خنيس قال قال عمر بن قبيس حدثني عطاء قال كان فتى يختلف إلى أم المؤمنين عائشة فيسألها وتحدثه فجاءها ذات يوم يسألها فقالت يا بني هل عملت بما سمعت مني فقال لا والله يا أمه فقالت يا بني فبما تستكثر من حجج الله علينا وعليك قال حدثنا حسن بن محمد الخلال قال حدثنا عمر بن ابراهيم بن كثير المقري قال حدثنا جعفر بن محمد الصدري قال حدثنا أبو حفص عمر بن أخت بشير بن الحارث. قال سمعت بشران يقول قال الفضيل هذا الحديث لا يسمعه الرجل خير لهم أن يسمعه ولا يعمل به قال أخبرنا أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن يزداد القاري قال أنبأنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر ابن حيان الأصبهاني بها قال حدثنا محمد بن يحيى هو ابن منده قال حدثنا محمد بن عصام عن أبيه عن سفيان عن أبي حازم قال رضي الناس من العمل بالعلم ورضوا من الفعل بالقول قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أنبأنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا حنبال بن إسحاق قال حدثني أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو قطن قال سمعت ابن عون يقول وجدت أني خرجت منه كفافة يعني العلم قال أبو أبو قطن قال شعبة ما أنا على شيء مقيم أخاف أن يدخلني النار غيره قال أخبرنا محمد بن أبي نصر النرس قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن الحسين الدقاق قال أنبأنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا محمد بن زيد بن فروة البلدية قال حدثنا شهاب انا عبد الرحمن بن عبد الله يعني بن عبد الرحمن عن ابني مسعود رضي الله عنه قال اني لا العبد ينسى العلمه كان اعلامه بالخطيه يعملها قال اخبرنا ابو عبد الله أحمد بن عبد الله بن الحسين بن بن بن بن بن عائشه حدثنا محمد بن عبد الملك حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الجرير عن أبي نظرا عن أبي سعيد مثله حدثنا محمد بن المنههل حدثنا يزيد بن زريحة وحدثنا أبو بكر حدثنا أبو اسامة عن الجرير عن أبي نظرا عن أبي سعيد قال الضيافة الثلاثة ثلاث فما كان فوق ذلك فهو صدق قال أبو أسحاق الحديث ليس بمنتشر عن قتاده لم أسمعه إلا عن حماد وأما الجريرية أما الجريري فقد وافق حمادا على رفعه وأوقفه يزيد وأبو أسامة حدثنا خالد بن خداش حدثنا بن وهب عن عمرو عن دراج أبي السمع عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضيافة ثلاثة فما حبس بعد فهو, فهو عليه زكاة قال أبو اسحاق دراج الرجل المعروف أبو الهيثم اسمه سليمان بن عمرو بن عبد العتوري هكذا ضبطها المحقق وأظنه مخطئ وهو رجل مصري حدثنا حرمي بن حفص حدثنا غالب بن حجيرة حدثتني أم عبد الله بنت الملقام عن أبيها عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم الضيافة ثلاث أيام حق لازم فما كان بعد ذلك فهو صدقه حدثنا ابن نمير حدثني أبي حدثنا ابن إسحاق عن سعيد عن أبي شريح قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الضيافة ثلاثة ما كان بعد ذلك فهو صدقه حدثنا بن نمير وزهير بن حرب وإسحاق قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن سعيد عن أبيه عن أبي شريح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الضيافة ثلاث ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه حدثنا عاصم بن علي حدثنا ليث بن سعد عن سعيد عن ابي شريح قال سمعت اذناي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الضيافه ثلاث فما كان بعد ذلك فصدقه فلا يثوي عنده حتى يحرجه حدثنا ابن ابو الوليد عن ايوب بن عتبه عن يحيى عن ابي سعيد عن ابي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ابن حدثنا ابو الوليد حدثنا شعبة عن داود بن مزاهيج هو أذكره أنه اسمه في هذا السياق لكن المزاهيج خطأ نعم هو داود بن فراهيج والمحقق يخطئ كثيرا في الإسناد فالنسخة تحتاج إلى مراجعة داود بن فراهيج مولى بني قيس بن, بن الحارث بن فهر ترجم له غير واحد وهو من, من شيوخ شعب المشاهير لأن شعب روى عنه وهو مضاعف هذه إضافة مهمة لأن المحقق يخطي في الأسانيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر حدثنا يحيى عن حبيب بن شهاب حدثني أبي عن نبي فريرة قال قال حق ضيافتي ثلاثة ما زاد فهو صدقه حدثنا أبو بكر حدثنا جرير عن الأعمش عن نافع قال نزل ابن عمر على قوم فلما مضت ثلاثة أيام قال يا نافع أنفق علينا من مالنا فلا حاجة لنا أن يتصدق علينا حدثنا عبيد الله بن عمر حدثنا رجل قال حدثنا أبو ميا بن علي حدثني نافع عن ابن عمر أنه كان إذا كان بمكة نزل آل أسيد فيأتونه بلطف بلطفهم ثلاثا فإذا كان يوم الرابع قال لهم كفوا عنا صدقتكم هذا ما وجد من كتاب كرام الضيف للحافظ ابي اسحاق ابراهيم بن اسحاق الحربي رحمه الله تعالى